الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة السبب ا ل أ و ل ق ل ة ا ل ف ا ع ل ي ة وغياب ا ل ت أ ث ي ر ا ل إ ي ج ا ب ي لشبابنا بمعنى الشباب الجامعي يدرس ا ل ج ا م ع ة ويدخل بمؤهلات تؤهله للتخصص المعين غير أ ن هؤلاء الطلاب لو كان لكل واحد منهم ف ا ع ل ي ة تجاه دينه كفاعليته ك تجاه علومه التي يتلقاها لكنا على ب ي ن ة من أ م ر ن ا ك أ م ة فمازال الشباب المسلم في مفردات التدين ثم ا ل ت أ ث ي ر القوي والتفاعل مع ا ل إ س ل ا م ضعيف ولو قلنا أ ن ت أ ث ي ر ه قوي ليس بذات ا ل ق و ة التي يوليها والاهتمامات التي يقوم بها تجاه هندسته أ و علمه المعين ا ل آ ن العالم جهد الدنيا كبير آ ل ي ا ت وكباري و أ س م ن ت وسيخ و ح ر ك ة ت ج ا ر ي ة وطيارات نازلة و ط ي ا ر ا ا ت ط ل ع ة وشركات ورواتب ودولارات وبترول واليات ث ق ي ل ة ومباني ف خ م ة و ح ر ك ة ك ب ي ر ة جدا هذا الجهد الكبير تجاه الدنيا ليس بمعيب شرعا يعني ما حرام لكن العيب أ ن يكون جهد الدين أ ق ل من ذلك و ح ر ك ة الناس تجاه إ س ل ا م ه م وانفعالهم بذلك أ ن يكون في, في, في ذلك إ ش ك ا ل وكما سوف نعرف السبب الرئيس نعرف في هذه الـ الـ الاشكالات هو عدم فهم الدين الفهم الصحيح يعني ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة اليوم لو أ ن ك س أ ل ت ن ي من هو عدوها لقلت لك نفسها لا أ م ر ي ك ا ولا إ س ر ا ئ ي ل ولا غير ذلك ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ع د و ة نفسها ل أ ن ه ا لم تحسن التعاطي مع دينها يعني ما ا ف ه م من ا ل د ي ز ا ت ا ش ل و ب الواحد يخليلك الصلى ما خ ل ح ا ج ة ب ع د يقول لك خ م س ة أ و ك ا د شايف ذاته خ م س ة أ و ك ا ت ك ث ي ر ة ذاته ويقول لك ما يا أخ اخوانا ننحن مولانا يحنك كويسين حسن أنا بصلي. وكان نفسه يا بصلي بصلي في المسجد ده بشوف نفسه نبي أو أجل من نبي شوية بس. أو يعني حايف يعني والله المسجد صحابة من بشوف أو أجل أجل بس ده أو الصحابة بصلي شوف نفسه في ف المسجد الدين نفسه أ ن أن أن أن تخضع ج ع ل وأن ت لله عز وجل في محراب المسجد هذا دين و أ ن تخضع لله عز وجل في محراب المعمل هذا دين و أ ن تخضع لله عز وجل في محراب الطريق وأنت الذي تجعل الطريق محرابا بأداء حقوق الطريق من الأمر بالمعروف والنهي وكفي وغض بأداء الأمر الأذى أنت من عن المنكر تجعل تجعل حياتك الذي الطريق محرابا الطريق البصر الذي محارب والعلم والمعمل و ا ل ح ر ك ة ليست ب م ع ي ب ة في ا ل إ س ل ا م ولكن أ ن تكون, تكون بغير أ ه د ا ف ولا موجهات هذا عيب يعني مثلا جبنا آ ل ي ا ت ض خ م ة وعملنا و ت ح ر ك ن ا وكبرنا بجاي وكبرنا بجاي وطلعنا بترول إ ذ ا كان هذا لا يرتبط ب أ س ب ا ب ب أ س ب ا ب ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن في ا ل آ خ ر ة وبمبادئه ا ل أ س ا س ي ة تصبح هذه ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة ع ا د ي ة لا ي أ ث م عليها ولكنه لا يؤجر عليها ف أ و ل سبب هو اختيار هذا العنوان ق ل ة ا ل ف ا ع ل ي ة وغياب ا ل ت أ ث ي ر ا ل إ ي ج ا ب ي لشبابنا تجاه رسالتهم الأمر الثاني نود أن في ترشيد ص ح و ة ا ل ش ب ا ب ي ة بتوجيه طاقاتهم للشباب طاقات ولكن كيف تفجر هذه الطاقات هذا إ ش ك ا ل وكيف تفعل وتوجه هذه الطاقات هذا أ ي ض ا إ ش ك ا ل آ خ ر فنحن نود من خلال هذه ا ل م ح ا ض ر ة أ ن نعيد ا ل ث ق ة للشباب ب أ ن ف س ه م و ب أ ن لهم دور تجاه أ م ت ه م ودينهم حصر التدين في الاعتقاد فهم مخل ا ل د ي ن والله انا الله فيه و أ ن ا مؤمن بالله ولكن الا يظهر أ ث ر التدين والاعتقاد في م ف ر د ا ت حياتك وممارساتك هذا إ ش ك ا ل كبير جدا لفهم الدين نفسه خ و الدين ن ا سمي دينا ل أ ن الناس ي د ي ن و ن ويخضعون له و إ ل ا ليس هذا بدين ويوم الدين يوم الخضوع ويوم الحساب الحساب فيه خضوع لذلك قال عن نفسه مالك يوم الدين يوم الحساب فالدين هو ا ل ذ دانت له الشرق ودان له الغرب دان يعني خضع لسلطانه و أ ن ت دينك هو الذي تخضع له ك ا ن بتخضع للمريخ أ ن ت دينك المريخ وكان بتخضع للهلال أ ن ت دينك الهلال وكان بتخضع ل ل م و ر د ة أ ن ت دينك ا ل م و ر د ة وكان بتخضع لقبيلتك أ ن ت دينك قبيلتك المسلم يخضع لله دينه ا ل إ س ل ا م بلا من أ س ل م وجهه لله وهو محسن ده الدين ل س ه ب ا ل ض ر و ر أ ن يكون الدين شيء من عند الله منزل ما كان ل ي أ خ ذ أ خ ا ه في دين الملك يوسف ما كان ل ي أ خ ذ أ خ ا ه في دين الملك دين الملك قوانينه التي احترمها الناس ولوائحه ونظمه التي خضع لها الناس فطالما هم خضعوا لها هذا دينهم الناس من سوء الفهم للدين يريدون دينا بالمزاج عشان البرسول حقا قال اتخذ؟ من كده أفرأيت إ ل ه ه هواه و أ ض ل ه الله على علم في زول د ا ر الدين بالمزاج كيف يقول لك يا شيخنا المساله ا ل م ع ي ن ة دي كيف تقول له حرام السجائر كيف حرام التنبه حرام يقول لك يا شيخنا ما في ا ف ر ا غ يا أ خ ي نحن ما قعدنا بيعيد ب ا س ط ة ف ر ج ه كيف لو باسطه معلش بزيدك وبنقص ل ك ده الدين ف ر ج ه كيف إ م ا اكذب على ربي أ و أ ح ر ف ش ر ي ع ة رب العالمين ش ر ي ع ة رب العالمين م و ج و د ة أ ن ا أ غ ي ر ا ل ل كيف اقولك فيها ف ر ج ة ما فيها ف ر ج ة ا ل س ر ي ع ة ما فيها ف ر ج ة ل أ ن ه ا دين ل أ ن ك تدين وتخضع لها فالشباب يحتاج إ ل ى ترشيد الطاقات يا اخوانا أ ن ا أ ف ر ق بين مقامين في التدين بين حب الدين وبين ا ل ا س ت ق ا م ة على الدين حب الدين كل الناس في السودان بيحبوا الدين أ ي زول بيحب الدين البيستقيم على الدين قليل يعني حاسه الواحد تبدا سكران يجيبوه ترتاح كان عتلك ي يقول يا ساتر مو سكران السكر ل س ه ما فكت من ه ب يقول يا ساتر انت عارف في مصر لما ا ل أ ق ب ا ط ضربوا المسلمين في المساجد الناس القاعدين في القهاوي وفي أ ز ق ة مصر بيشربوا في البنكو وزي ما تقول بيشموا في الهروين ديل ب ا ل ص و ا ط ي ر دقوا ا ل أ ق ب ا ط ياما ا ل أ ق ب ا ط كانوا مجازين دافعوا عن المساجد ه م الدين د ه أ ي مسلم يحبه لكن أ ن تعمل للدين و أ ن تستقيم على مفرد الدين لا تكفي فيه ا ل ع ا ط ف ة ولا يجدي فيه الحب الوجداني فقط لا بد من أ ن تترجم هذا الدين في حياتك طاقات الشباب م و ج و د ة و ك ث ي ر ة واحد ت ل ق ا ذكي ذكاء شديد جدا كويس شاب ذكي في الكمبيوتر كويس في علم ه د ه في العلوم في الكيمياء ت ل ق ا ذكي ذكاء شديد هذا ينقصه وقود إ ي م ا ن ي و ط ا ق ة عقديه تجعله يعمل وفق أ ه د ا ف ه ويتحرك وفق أ ه د ا ف ه يقول أ ن ا أ ن ج ح عشان أ ف ي د ا ل أ م ة و أ ن ج ح عشان أ س ه م في إ ن ق ا ذ ا ل أ م ة والدفع ب ع ج ل ت ه ا أ ن ج ح عشان أ ك و ن إ ن س ا ن مفيد إ ذ ا نجحت لتكون إ ن س ا ن مفيد لغيرك هذه ن ي ة ص ا ل ح ة ل أ ن الدين يريد ذلك طيب ثالثا الحديث عن الواقع الجامعي اشكالاته وحلوله سببه أ ن عصرنا بلا شك هو عصر الشهوات وعصر الاتجار بجسد ا ل م ر أ ة ولم أ ر ى في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة منذ أ ن خلق الله ا ل خ ل ي ق ة أ ن ا ض ط ه ا د ووجه و إ ه ا ن ة وجهت بها ا ل م ر أ ة كما في عصرنا هذا في تاريخ الهنود والكابب تلوها والعرب اللي الذين كانوا يؤيدونها ح ي ة والهنود وال وال والمجوس الذين كانوا لا يؤكلونها والنصارى الذين كانوا يعتبرونها أ ن ه ا ر ج س من الشيطان كل هؤلاء أ خ ف إ ه ا ن ة ل ل م ر أ ة من عصر ا ل م ا د ي ة والسبب أ ن الكل كان يتاجر ب ا ل م ر أ ة ولكن هؤلاء يتاجرون بجسد ا ل م ر أ ة برضاها التي تمثل ت أ خ ذ على دورها مبلغ التي تظهر ع ا ر ي ة ت أ خ ذ على عريها ح ف ن ة من الدولارات وصارت ا ل م ر أ ة هي محور ا ل ح ض ا ر ة ا ل ق ا ئ م ة اليوم ولكن في إ ط ا ر ه ا الجندري أ ي في إ ط ا ر الجنس ل ل أ س ف الشديد ا ل م ر أ ة ما أ ه ي ن ت كما أ ه ي ن ت في هذا العصر ا ل م ن ا س ب ن تعرف قمه ة ا ل إ ا ن ة كممة ا ل إ ه ا ن ة ل ل م ر أ ة انها تلبس الضيق ق م ة ا ل إ ه ا ن ة ل أ ن ه ا أ خ ر ج ت من ش ر ي ع ة ربها وداء عصر يعني م س أ ل ة ا ل ع ل ا ق ة بين الرجل وبين ا ل م ر أ ة والذكر و ا ل أ ن ث ى صارت علاقات م ف ت و ح ة يعني أ ن ت كذا تعمل ل ع ل ا ق ة مع واحده ما بتحتاج ت أ خ ذ لك أ س ب و ع لحد ما تكسر وتذيب الجليد الذي بينك وبينه السلام عليكم عليكم、والسلام. اهلك ل ل س ا م أ من وين ا ل ص ح ا ف ة دخلت ا ل ك ل ي ة ب ن س ب كب... ة كذا م ك في ا ل م ي ة بقى و ل ك ل ا م الشيء د هذا هو كلام كثير من ا ل ن ا ر يجب ان ت ي ع يكون ا ل م ر أ ة تهدم المجتمع بجسدها يا خ ولكن ا واحدة جاءت من بيته المحزق ا ل ض ي أ ن انا أ اريد ان اصبح هذا هو ا ل ا س ت ف ي د شنو خ ل ا ص ة العتبى أ ن ه ا ليست س ي ئ ة ولا ر د ي ئ ة ولا تطلب الفجور لا لكنها تنتشي إ ذ ا نظر الشباب إ ل ي ه ا ترى نفسها كانها لفتت انتباههم شوف شوف الإهانة المراه نفسها ترى ا ل ح ي ا ة ا ل آ ن ا ل إ س ل ا م يقول ل ك ك ي ف فاظفر بذات الدين تربه ي د ك يجعل النظر إ ل ى ا ل م ر أ ة في جوهرها وليس في شكلها يقولك تعامل مع ا ل م ر أ ة من خلال الجوهر و ا ل ح ق ي ق ة وليس الشكل والظاهر فهي حتجي وتخش لما تلبس الضيق بكيت ب س ط جدا ك أ ن ه ا ح ق ق ت إ ن ج ا ز ما في اي انجاز هدوم وعادت إ ل ى بيتها ووضعت هذه ا ل ثياب ي البيت ا و خ ر ج ت بها و ح ل ب س ثياب ع ا د ي ة جدا وستكون واحده في البيت هل هي التعليقات هل هي المجاره للمحيط وما يحصل هل هو ن ش و ة و ش ه و ة الظهور والله أ ن ا م ا أ ع ر ف لكن د ه كله في ا ل ن ه ا ي ة محصلته ا ل م ر أ ة ا ل س ط ح ي ة ا ل م ر أ ة ا ل إ س ف ن ج ي ه س ط ح ي ة جدا بتكون وتلقى ط ا ل ب ة بتجي ا ل ج ا م ع ة يعني ا ل ج ا م ع ة معروف أ ن ه ا محل ج ر ا ي ة إ خ و ا ن ا كان الوحده ما عمل احمر شفايف بتفهم ولا بتفهم كان يزيد ن س ب ت الفهم أ ن اقول أ لك تفهم كويس يعني د ه بزيد ا ل أ ش يزيد ا الخشم ء في دي ب ن س ب ة الذكاء لك تفهم على دي دي اول ب د ر أول أشياء اللي ب ع م و ه اول أ كده كده أول كدا. بترجع أنه ي ع ن ي هذه ا ل م س ا ئ ل س ط ح ي ة جدا وفي ي خ و ا ا ن ا ل ن ه ا ي ة في دين ب يحكم الناس زي ما قلت لك الناس مشكلته دين ا ما يحكم دين بل مزاج زي ما حتكلمكم ل شويه حتكلمكم ل عن ح ا ج ة ا س مع ه ا و ا ا م ل ل ت عوامل ر المعاصر ي الثقافية دي إشكالات الشباب ا أقبل م ع و ا ل ت ع ر ي ا ل ث ق الثقافيه ف ي ة من م ع و ا التعري ا ل ة الآن قال ا ل شيخ أ ز ر للمرأة قال المصلي في صلاة الجمعة انهيزام ذاته خلاص يجوز في عجيب أم أنت ل أ ن ا ل د ك ت و ر ة أ م ي ن ة د ا و د ا ل أ م ر ي ك ي ة ل أ ن ه ا أ س ت ا ذ ة و د ك ت و ر ة في الدراسات ا ل إ س ل ا م ي ة تود أ ن ت أ م المصلين غدا في مسجد من مساجد نيويورك ده ا ل إ س ل ا م على ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ م ر ي ك ي ة وليس على ط ر ي ق ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي الدين أخي ا ده ما واضح الدين ن ا س د يجاري ن الناس قالوا المره ل ي ما ت ص ل ي خلاص نفتشلون نقولوا المره ممكن ت ص ل ي ا ل م ر أ ه ل ي ه م ا تسوي خ ل المراه ص ا أ كنت تسوي إ خ و ا ن ن ا ا ل م ر أ ة ا ل ل صلاة الجمعة م ص ي في ن كانت ج ا ا ل د و ر ة ا ل ش ه ر ي ة في المنبر هتعمل ش و و ك ا ن ب و امام إ و ل ا تتصلب بالناس ل أ ن عندها د و ر ة وكان نفسه المصلين اربعين يوم يعملوا شنو يجيبوا إ م ا م راجل طيب ما ي ج ب و ا راجل من اللوح ولا يرجوها اربعين يوم فيكم ه جمعه ة خ م س ة ج م ع ة ينتظروها خ م س ة ج م ع ة بلا صلاه يا ناس ياخي يا أ وما أ ر س ل ن ا قبلك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م ص ل ا ة الجمعه دي حقه الرجال حتى حكمها على الرجل كان ما صلى آ ث م ا ل م ر ك ا ن ما مستمعة كان أ ب د تصلي ليست آ ث م ة وهذا ينافي الستر بس كده الأزهر قال لكن الأزهر شيخ قال لما تصلب الناس في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة قال ما ت ج ف ا د ا م المصلين قال ت ج ف في الصف معهم قال لكن في الطرف ه ن ا قال لكني لا تتكشف تناقضات ع ج ي ب ة جدا لا يمكن اخواننا الاسلام على الطريقه ا ل أ م ر ي ك ي ه مرفوض نحن نريد إ س ل ا م على الطريقه ا ل م ح م د ي ة على ط ر ي ق ة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك الشباب في ظل تفجر الشهوات يعاني خاصه كل شاب يرغب في ا ل ا س ت ق ا م ة في واحد من الشباب ا تحصلين معهم كثير من المواقف الشابيه ففي شاب قال لي ع ن ي ا لا استقيم وقف ن ي أ ن ا واقف في شهر عظامي وقفت بمواصلاتي و ا ا ل ف و س خ ا ن ا ل ش د ي د ة أ ذ ك ر الشهر ذاته كان شهري خ م س ة بعدين جاء واحد وقفني وقفت ا ل ل ه ز ه و ق ا ل لي و ا ل ل ه أنا ك ن ت ر ا ك به في ج ة الماشرة كده ونزلت ووصلت ل س محلتي و ا دار ل ل ه بس س ت ف ت ي به وقفت به وما حطيت لسه ب ع ي د ة وحركه ب ت ا ن مره ا خ ي س و ا ف ي ن في الشمس قال لي ا ن ه ش ا ب استقام مشكلتي ا ن ه بيقري في ج ا م ع ة الشاب ذ ا باختصار حكى لي م ش ك ل ة أ ن ا اعتبره تعبر عن قطاع عريض قال لي أ ن ا بصلي بقيت اصلي و ا ح ا ل دروس ومحاضرات الله تاب عليه بقيت أ ص ل ي الفجر في الجامع ة و أ ق ر أ ق ر آ ن و أ ب ت ي و أ س أ ل الله قال لي مشكلتي و ا ح د ة ك ا ن عندي معاها ع ل ا ق ة ت ع ت حب زماله و أ ش ي ا ء زي دي هذا كلام هو بعدين قال الكردم يتونس وكذا بعدين يعني أ ر ج و ان ه م الكلام ا ما يكون جارح لكن أ ن ا د ر ى انقوى الكلام من باب المعالج يعني قال لي م ر ة مره اخذت مرة يدي فيها وبمسكها وكذا وكذا و ح ا ج ة زي دي فقال لي أ ن لما تبت اكثر ح ا ج ة ما قادر عليها قال, قال لي أ ص ل ي الفجر في الجامع و أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن يا من سيطلع و أ د ع و الله و أ ط ل ع أ م ش ي على ا ل ج ا م ع ة أ ق و ل الليله لاحزمنها أ ولاحزمنها أ يا غيرك يا جد سنو ح ز ي م ة قال لي أ و ل ما اخش ا ل ج ا م ع ة تجنيمي هناك يتبسم ا ل م ع ا ي تكبر بس أ ت و ن س م ع ه ا ونضحك زي زمان زي ن ما حصل ح ا ج ة غيرك ده ده ما جه ح ز ي م ة غيرك فده لي حد بت... انت والله ت ه ت بلت اتهت شديد و أ ن ا ب ت س ك في نيتك قال لي يا خليك المواصلات ا بخليها ن ز ل ت قال لي من ا ل ح ا ف ل ة والله ركبتها ت ع ب قال لي ركب من ا س ت ا الخرطوم والله قال لي ركب بتعب كويس و انت خلص ا عندي لك حل ي ن الحل ا ل أ و ل يا أ خ ي أ ه م الدين ولا ل ج ا م ع ة قال لي الدين و انت تخلي ا ل ج ا م ع ة طوالي اشتغل كمساري بيع مويه برد في ا ل سوق الخرطوم أ م ش ي ا ل ج ز ي ر ة أ ز ر ع كويس أ ع م ل حق خ وقال يا سوك خلي جامعة الزهل نطب عيونه كلان ليه ح ر شديد ها ا ق ليه طيب الحل الثاني هو وقع انا ل ل ل ح ا ا ث ي اصلا صعبت الحل الاول دارو يقع الحل الثاني قلتل بدي ك ع ب ة يعني بجمله ك د ه قلتل تزوجها اصلا ما عندك حل لا تخلي الجامعه لا تزوج بدي、ده. سكت و أ خ ذ مني تلفوني ق ل ت ي اخي تتثق ف ي ه انت ك و ن امرأة م س ت ق بتثق ل عيالك ام ت فيها انها فيها. ما يعني بنات الضيع الزمن ده ما أي أ يضيع واحد بضيع زمن مع واحدة دي مع زمن ن تكون ب ي ن ب ي نفسك كرجول م امراه بتكون ب ت ت ح ر ما ب ت ض مستقبل لعيالك ع ا ش ام عيالك ا بتثق فيها تضيع زمنه انت دي بترضاها املي عيالك ل ح ي ا ة م ق د س ة بعدين ما في كلام فارق قال لي برضاها لكن الزوج ا صعب يا شيخنا قال لي و م ش ي مني اني بعد كم يوم اتصل بي قال لي مشينا وسكت ابوي ودوني ا لها وعقدوا ليهم كمان قال له عشان ما يقبل كل م ر ة و ن سو حاجات زي دي عشان تقبل حاجه في, في, في النور وكلمه أ ن ا لا يعني عندي أ ش ي ا ء عجيبه خلاص في ا ل م س أ ل ه يعني ملاحظات الواحد تلقى ماشي في الشارع كويس ماسك ل و ا ح د ة منيده قطع شك ما أ م ه نهائي ل أ ن ه ق ذ ر بعض وقطع شك ما أ خ ت ه أ ق س م ل ك بالله انت حتى انا حسك ولا انت اختك ت م س ك ه ا في الشارع منيده أ خ ت ك قدرت كدا بس أ و أ ص غ ر منك ش و ي ة ب ت م س ك منيده أ خ ت ك أه؟ ممكن تكون مرتب لكن ما شايف ا ن ن حنا معناش ن حاجه في غير الاطار الصحيح وده السلوك ب ا ل م ن ا س ب ة أ خ ط ر ما فيه أ ن ه جليء المجتمع ده كان ما عنده دين عنده تقاليد بيشوفه بيشوفه بعيب الشيل زي المجاي يعني زولي جاوزة ده ده كان كان كلمة ذاته كان دي عيب ف ي ح ا ج ة اسمها حرام والحرام ده اكبر من العيب حرام معناه ربنا ما برضى ي فلذلك الشباب يعاني الشباب المستقيم والذي يود أ ن يستقيم يعاني أ خ ي ر ا أ و د أ ن يكون في حديثنا عن الواقع الجامعي إ ش ك ا ل ا ت ه وحلوله استيعاب لمن له ر غ ب ة في أ ن يتوب و أ ن يرجع إ ل ى الله و أ ن يصحح من مسيرته و أ ن يقوم من طريقه و أ ن لا يرضى عن نفسه وليس بالضروري أ ن يكون العائد إ ل ى الله منحرف فكلنا فينا نقص فالذي به نقص إ ذ ا علم أ ن هذا نقص عليه أ ن يكمل النقص مثلا إخوان قيام الليل عدم قيام الليل نقص فلو أنك شعرت أ ن هذا جزء في حياتك تفقده ونقص و أ ص ب ح ت تقوم الليل أ ص ب ح ت أ ن ت من العائدين إ ل ى الله ل أ ن ا ل ع و د ة إ ل ى الله ليست ي و م ي ة إ ن م ا هي بعدد ا ل أ ن ف س مع كل نفس أ ن ت تعود إ ل ى الله وتعرف الله وتقبل على الله وهكذا طيب قبل أ ن أ ل ك بحديثي عن ا ل إ ش ك ا ل ا ت ما ا ل ج ا م ع ة ا ل ج ا م ع ة ش ك ر ك هذا السؤال ما ا ل ج ا م ع ة الحديث عن الواقع, عن الواقع الجامعي ما الجامعة إخواننا الله ا ل م ح ا ض ر ة دي كان من, من المفترض أ ن ه ا تعرض بالبروجكتر ي وهي ا ل آ ن ن ا ز ل ة و ج ا ه ز ة و أ ي شيء بس السيدي ض ر ب في آ خ ر ل ح ظ ة والكهرباء قطعت لكن هي يعني بهذه النقاط في ال ت ا ل ا ه يعني كنا نود أ ن تعرض على الطلاب لتكون أ ك ث ر وضوحا ما ا ل ج ا م ع ة في نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ا ل ج ا م ع ة بين المباني والمعاني و أ ع ن ي بذلك ا ل ج ا م ع ة ق ا ع ة م ع د ة ومعمل مجهز و أ س ت ا ذ كفء وكتاب متوفر دير ج ا م ع ة هذا موجود في الغرب وفي بلاد الكفار وفي بلاد الملحدين أ ك ث ر منا هل هذه ا ل ج ا م ع ة بهذا التوصيف ا ل ج ا م ع ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي شيء أ ك ب ر من ذلك ليس الناس يقولوا لا لا الأشياء التصور الإسلامي الذي سوف أقوله الجامعة دارين شيئنا في يعني معناها جامعة وما قاعات نحن ذاته إذا زائد هذه وجدت سوف ينبغي أ ن تكون العلم المفيد و ا ل م ع ر ف ة ا ل ن ا ف ع ة ذي ا ل ج ا م ع ة فتصبح هذه أ د و ا ت القاعه ا ل م ع د ل والمعمل المجهز و ا ل أ س ت ا ذ المقتدر كويس واللوائح والنظم والحرس الجامعي وكدا و ا ل ن ج ي ل ة ولا ما مهمه ا ل ن ج ي ل ة م ه م ة ويشكلها دي الجامعه معها أ ن يركز فيها على العلم المفيد و ا ل م ع ر ف ة ا ل ن ا ف ع ة الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان داء من الدين ثم ربط العلم ا ل أ ك ا د ي م ي بالمقاصد العليا و ا ل أ ه د ا ف الكبرى يا اخوان انتم كتكون طالب ناجح في سنه ث ا ن ي ة نجي ا ل ج ا م ع ة نلقى نعي اليم مات ولا ما ممكن إ ذ ا كان عاش في السنتين وضع الطلاب العاديين هذا وضع مزري ولو أ ن ه عاش يربط علمه ب أ ه د ا ف ه و د باهدافه العليا ومقاصده ا ل س ا م ي ة انتقل إ ل ى عالم آ خ ر ولكن برصيد أخوانا نكلمك أنت حس الان تتكلم معي م ع صح وتسمع لي تطلع من هنا تتكلم مع ناس بل ا موبايل بتطلع على الموبايل الو、وكدا. انت ممكن في لمح البصر تتكلم مع كائنات أ خ ر ى اسمها رقيب وعتيد ومنكر ونكير و م ل ا ئ ك ة يجي يقول لك من ربك يعني في لمح ل ا بعد ص ر ب ما كنت ب تتكلم مع كائنات م ع ه و د ة حتى لو كان بوليس ا ل ح ر ك ة حتى لو كان الحرس الجامعي س ا ك ل ت معه في بطاقه حتى لو كان الكم ساري في الحفل ة الآخرة هذه تتفاهم معه شوالتها تتفاهم ترها كائنات كائنات ربك دينك النبيك يكلم أسكد تلك إنما بها وما وما ما الذي هذا؟ الأهداف الإسلام أنت أنت من نجعلها للذين لا يريدون ومن نجعلها تسمع في في مع لم بعد علوا الدار تقول لا الأرض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين م ح ن ا ه ا أ ن تربط العلم ا ل أ ك ا د ي م ي الدراسه ب ت د ر س ه دي بالمقاصد و ا ل أ ه د ا ف دائما أ ق و ل للناس أ م ر ي ك ا لم تهزمنا في يوم من ا ل أ ي ا م بسلاح أ م ر ي ك ا هزمتنا ب ا ل ت ق ن ي ة ت ق ن ي ة السلاح السلاح ده موجود عن كل الناس لكن تطوير السلاح انت عارف ميزانيه البنتاغون سنه الفين وسته حتساوي ميزانيات جميع وزارات الدفاع الاوروبيه والاسيويه والافريقيه في ا ل ع ل م م ه ز ن ا ب ا ل ت ق ن ي ة ليه ل أ ن أ ج ي ا ل ن ا تتعاطى ا ل ت ق ن ي ة ل أ ج ل ا ل و ظ ي ف ة والراتب والحدود ا ل ض ي ق ة جدا أ م ا أ ه د ا ف أ ن تنصر ا ل أ م ة من خلال هذه ا ل ت ق ن ي ة هذا بعيد إ ن ت عارف اليابان تعلمت ا ل ت ق ن ي ة ا ل م ي ك ا ن ي ك ي ة السيارات تعلمتها من أ ل م ا ن ي ا عن طريق طالب ارسل للتعلم لنيل د ر ج ة ا ل د ك ت و ر ة في الميكانيكا في أ ل م ا ن ي ا حريص ة على أ ن يفهم ا ل ت ق ن ي ة أ ك ث ر من أ ن يتعامل مع الورق والشهادات يجيب شهاده يقول دكتور انت ع ر ف ه زول د ا عمل الكلام ده اسمه دقيقة ذ ك ر لك ا س م ه أ ك بدري اسمه يوكاما يوكاما يوكاما دا سقط في الامتحان ماده ش ه ا د ة كان بركز على الشيء العملي مشى ب د أ يضيف إ ض ا ف ا ت من عقله وفكره وعمل ا ل ت ق ن ي ة ا ل ي ا ب ا ن ي ة ا ل م ع ر و ف ة المشتهره لا يومنا هذا في السيارات انت عارف الزول دا لما ن ج ا ب و ا يكرموه في ر ئ ا س ة ا ل د و ل ة في اليابان باعتباره من أ ص ح ا ب المقامات ا ل ع ا ل ي جدا في اليابان هذا الرجل جاء يلبس ملابس بنطال وقميص لا تقول هذا غفير ز ي و ز الغفير واحد عادي جدا عادي زول عملي وقال لما قال إنما اريد تكريمي أ ن يكرمني البوذا ف ق ت فعلت هذا ل أ ج ل ه و ل أ ج ل شعب اليابان إ نعيش ح ي ا ة فيها ا ف في ص ا م نكد جدا ممكن نستفيد من كثير من العلوم انا بخ... اعتقد ان ه سر العلوم ا ل ه ن د س ة بالنسبه دا ده... افهمي ع ن أنه ا ل ز ل ممكن م يعمل ح ا ل ك ت ي ر ة جدا وفيها جانب ع م ل كبير لكن الناس ما قد تتعاملوا ك أ ن ه في ح ا ج ة ر ا ئ ح ة يعني أ ن ت ا ل آ ن في ذهنك كطالب في الهندسه ة أو كطالب ا ل في ن د س ة في ذهنك كلام ك ث ي ر جدا من ومعاني من معاني ا ل ه ن د س ة اللي أنك تعلمتها يعني لو س أ ل و ك أ ي سؤال وكده بيتجاوب ك د ه لكن إ ت ا ح ة ا ل ف ر ص ة لتفجير شيء و ص ن ا ع ة شيء وتقديم شيء ده فيه اشكال فقال ي و ك ا م فعلت هذا ليرضى عني البوذا وأنه واحد أ ن ه و من قوات أ م ر ي ك ا المشهورين ما, ما قادر أ ض ب ط أطبط اسمه ا ل آ ن لكن باسمه أ ك ب ر المدن ا ل ص ن ا ع ي ة في أ م ر ي ك ا ك د ه ف س ي ن تذكرني أه لا, لا اكبر أ المدن ا ل ص ن ا ع ي ة في أ م ر ي ك ا هذا الرجل نادوه ق و ل له أ س م ع مستقبل أ م ر ي ك ا يتوقف على أ ن يضم ج ز ء من المكسيك ل أ م ر ي ك ا ا ل ج ز ء ا ك ح ق ي ق ة كان تابع للمكسيك نحن لا نضم امريكا ق ب ل و ا ه خلاص الدون مال ودون سلاح ق و ل له لو كان عندنا سلاح م ا ل ما كنا داعيناك فعبر النهر الذي ي و ص ل إ ل ى تلك ا ل م ن ط ق ة كمحامي وفتح ك ا رجل بلغ جدا و مكتب م ح ا م ا في تلك ا ل م ن ط ق ة و ب د أ ي أ ث ر في الناس ثم أ و ض ح ل س ك ا ن أ ن ه م لا طريق لهم ولا مستقبل لهم إ ل ا أ ن ينضموا ل أ م ر ي ك ا فطالب السكان بالانضمام وبعد ذلك انضمت هذه ا ل م ن ط ق ة ل أ م ر ي ك ا فشوف الشدة يعني س ن و ر ي خطوره ان الرجل عنده أ ه د ا ف ممكن يفيد أ م ة ف ا ئ د ة ك ب ي ر ة جدا ش ر ي ط ة أ ن يكون مقتنع بهذه ا ل أ ه د ا ف نحن ح ق ي ق ة عندنا أ ه د ا ف لكن في مسائل ق ا ت ل ة ق ا ت ل ة جدا ب ا ل ن س ب ة لنا منها ا ل ن ش ا ة ا ل أ و ل ى ا ل ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ى ذات ه الفه ا ل ن ه ي ر والكواريك ف ي ه ا والمشاكل ف ي ه ا والشارع الفه البلي طجش ولكن ا يجب ان ا ل تتعامل معهم ان يفعلوا هذا المطار ل ويعملوا حسة هذا ي م المطار ج ي ت م ن ه ج ل و ا ش ي ت خ ل م ن ط ق ا س م ه ا ا ب ي ي قاعد فيها لقيتله شافع صغيروني حايم جسلم عليه الزول ده عمره أ ر ب ع سنوات سلمت عليه بعدين اها كيف إ ن ش ا ء ا ل ل ه كويس إ ن ش ا ء ا ل ل ه طيب كدا قام قالولي ا الشافع ده بياذن في الجامع ة ش ل ت له ل ت م سليم سليم سليم سليم س ي م س ي م س ل ي سليم سليم س ل سليم س ل ي سليم سليم س ل سليم سليم سليم سليم سليم س ي م سليم س ل ل ي أقرأ قرأ ج ر ا ي ة ي ا م ن أ ن م سليم سليم سليم سليم س ل ي ا سليم سليم سليم س ل ي ل ي ن س ل ي ل ي م سليم سليم س ل ي ه سليم سليم سليم سليم سليم س ل ي سليم س ل ت م سليم سليم سليم ل ي م سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم س ت ي م سليم سليم سليم سليم سليم س ل م س ي م سليم ل ل ي ل ي م س في المحله دي خ ل ي ا يطلع لقدام م ع ل م ه ع ل م و ك ا ف ة العلوم حتى العلوم ا ل أ ك ا د ي م ي ه دي ركز عليهم عشان يتفتح لنا مثال ا خ و ا ن ا م س أ ل ة يعني الـ الـ ربط العلم ا ل أ ك ا د ي م ي بالمقاصد ده بيدخلين في النقطه ة ا بعدها من لم يشتغل بالعظائم شغلته الصغائر أ ل ص ح ح ا ت ي ن ي ت ك و ر شغال في موضوع فيه ف ا ي د ة يا ح ت س ت غ ل في موضوع ما فيه ف ا ي د ة ق ع د ت في ا ل ش ب ك ة دي في الكمبيوتر بتتعامل مع النت يا تدخل على مواقع م ف ي د ة يا ا ن ت بتدخل على مواقع غير م ف ي د ة كويس ب ت ق ر أ يا ب ت ق ر أ في ح ا ج ة فيها ف ا ئ د ة أ م فيها فايده اصلا كده ن م ت يا بتحلم أ ح ل ا م فيها ف ا ئ د ة يا كوابيس زي بره وزي الحاصل ب ر يعني لازم شوف من لم يشتغل بالعظائم شغلته الصغائر ل ل أ س ف الشديد ا ل ج ا م ع ة خلاصه ان تحيا و أ ن تعيش في أ ي وسط معتزا ب... منفعلا برسالتك تتواصل مع ا ل آ خ ر ي ن وتعمل في إ ط ا ر أ ن ك فرد مسلم تدفع من جيبك وتخدم الاسلام إ س ل م نعمل دعم م تقول لا تطلع دنيا ألف دنيا حاجة يوجد جيب أي ألف ألف خ ة أ ف أمس وتلصق ك براكم. وتعمل براكم. وتنشروا يشتغل يشتغل الإشكالات بعد براكم البرامج للدين أدخل طيب أداء ذا في ما هي إ ش ك ا ل ا ت الواقع الجامعي في تقديري أ و ل إ ش ك ا ل غياب ا ل أ ه د ا ف ا ل ح ق ي ق ي ة ج ب ر ك بالتالي ع ر ب العلم ا ل أ ك ا د ي م ي بالمقاصد غياب ا ل أ ه د ا ف ا ل ح ق ي ق ي ة يا شباب ذي القرنين مصلح لكن مصلح ب ت ع ا م ل مع المعمل قال آ ت و ن ي زبر الحديد قطع الحديد وقطعه بمقاسات ما سكت بمقاسات م ع ي ن ة شفت كيف قطع الحديد بمقاسات زبر يعني قطع و أ ف ر غ عليه ق ط ر ة ما نحاس نحاس عرضوا ل د ر ج ة ح ر ا ر ة والنحاس معروف بذوب في د ر ج ة ح ر ا ر ة م ع ي ن ة شوف العلم د ه ودرزوجهول مصلح جاي يكلم الناس ده حلال وده حرام م و ل ا ن ا يعني في ا ل ن ه ا ي ة هذا الشغل مولانا وعمل ردميات قالوا ياذ القرنين إ ن ي أ ج و ج ا وماجوج ا مفسدون في, الهر في الارض فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم ردم معناه يجيب حاجات وزير اليات ل جريدرات وقلابات ويردموا و ي س و و ا ي ر ف ع ب ط ر ي ق ة م ع ي ن ة بحيث إنه لا يستطيع ان يجاوزوها هذا كلام عجيب ذا مصلح وداود ربنا قال له أ ن اعمل سابغات و ق د ر في السرط قال له ا ل عنصر الحديد لما ندخل في عنصر الحديد من الصعب جدا انه يثبت يعني د ق ت ل ك مسمار في خشبه بيثبت دقق ليك حيطة د ت ح د ي د دخلت ل و ح ي ط ة دخلت ليك خشبه في ح ي ط ة ممكن لكن مسمار في صاك قال له أ ع م ل له سابغات يعني يكون في ح ا ج ة بين المسمار من نفسه الحديد ي ك وبين ن ا ل م س م ا ر و ب ي ن الابسه ص ل مواد ب الشام ده في ا ل ق ر آ ن أ ن ي ع م ل سابغات وقدر في السرد ق د ر في السرد يعني في, الـ في, الـ في الـ الـ الـ الـ الخرم يعني الخرم ذاته بتاع المسمار وقدر في السرد و ع م ل صالحا فاخوانا ن ا ل أ ه د ا ف الحقيقيه يظهر هذا في الاهتمامات ا ل س ط ح ي ة بماذا يهتم شبابنا الاهتمامات ه ه ت ت ا ا م شنو ل أ س ف ل ل ش د د ي ا ا كلها قد تكون م ت ع ل ق ة بمظهر ا ل السمح ل ب ا ل س ي و لا لكن ده م ا يلبس السمح ي س ي و ك ن هذا ا د ش ي خ عندي معه أ خ و ة في الله الزول ة عنده ف ج ة ل ا ب ي ة لكن أ ص ل ه ما حصل نهائي الزول دا كان جلابته دي وسخانه في يوم من ا ل أ ي ا م ف ي ا ل ج ل ا ب ي ة ق د ر و ما يلاقيك اندر زول والله واحد قال لي أ ن ا جبت القماش من الصين ولبسته جديد وجيت معه جلابته أ ج د من ج ل ا ب ت ه قال لي اتعرف به الزول د يعمل شنو ش و ف ت أ ا انا يعمل شنو ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ة صباحا والناس نايمين ب ي ق و م بسلل يغسل جلابته ي وشرده قبل الفجر بكويا بمرق للناس و د ه أ ن ا اكتشفت ا ل م س أ ل ه أ ن ه ع ش ر أ ي ا م نحن نرد مع بعض عشره يوم دا انا ش ن ط ط ي مليانه جلالي كل يوم بلبس جلابيه وديك بديال الناس يغسلوها ب د ف ع ق و ل مش غسلوها مش المكويه ولا غ س ل ه ل ي ه هو أ ص و ا ت الصوره الله ب ي ة لا مره و د الله ب ي ة شرطه انا سهيده أ ن ا ب س ت غ ر ق وقت ا ل ز و ج ة اللي زيي تجيبي م و ي ز غ ي ه يعني المظهر ده مهم خرج عليك رجل س د ي د سواد الشعر الشديد بياض الثيابي لا يرى عليه أ ث ر السفري ولا يعرف ن أحد لكن ما يستغرق التفكير بعدين شوف المظهر في البنات ما م ص ل و ب الرسول قال يخرجني كفيلات لراجلك تلبس القصير والضيق والحاجات دي وما في م ش ك ل ة بر الشارع ا قال لها ي تمرق بحيث ان ه الناس ما يعلمونها يعني ما يكون ح ا ج ة ج ا ذ ب ة قال يخرجن ا من بيوتهن تفلات تفلات زي التفل وده العكس من أ س ف الشديد يعني ده هو ا ل بيحصل العكس الواحد ترى نفسه كان ربط الشعر ة ده ما خلت ح ا ج ة بترى ا ن ه كان ربط الشعر ة خلاص ي ة ز ي ة وزي عايشه ة من المؤمنين واحد ذ ا ت ه م ا ف ي ح د م مالو حسنه ماله تقول له بس على م ع ن د رسول الله قال إ ن ي أ خ ا ف أ ن تصف حجم عظامها ممنوع أ ن تلبس ا ل م ر أ ة لبس حجم عظامها وده ل ا ب س ة لكن ما ل ا ب س ة ده التعبير النبوي كاسيات عاريات كاسيات ل ا ب س ة وعاريات شنو ما ل ا ب س ة وده ما ببقى ي يعني في و ا ح د ة ل ا ب س ة وما ل ا ب س ة ورسول قال عنه شنو قال إ ل ع ن ه ن ف إ ن ه ن ملعونات هن المنافقات لكن الدين د ي ن محترم لا يجوز لكن الدين قال هي م ل ع و ن ة عند الله ملعونه لان المشاكل ب تقول لا ه م ف يوجد ز توقفه لكن ع ن و ا ل الحمد لله ربنا ما كلفنا إ ن ه م ي ق و ي ه ن في وجوههم العنوه م ح ا ف ظ ة على م ش ا ع ر ه لعل لها أ و ب ة في يوم من ا ل أ ي ا م أ و ت و ب ة فشوف الواحد أ ل ق ا ه ا بتهتم بمظهره ق ص ة ب س ي ط ة جدا في الوجدان الشعبي واحد ركب ة ا ل ح ا ف ل ة راي ج ا ي من الخلا لابس عمته وشاله قاشر يعني جاءت ر ك ب ة و ا ح د ة ل ا ب س ض ي ء بالله ما قادت تركب الا ج ر ا ج ر كره ما قادت تخوته فوق السلم جروها الرجال ج ت ج ر ك ب ا ل ر أ ي الضيق ا ضيق شديد ط وقالوا منظر س ما ن ص ن ا ل ن ا س ي نفسي وقالوا ه ن ا س ي ن ا س ي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي ن ت س ي ن ف ل ي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي ن ف ا ي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي ن ف س ا نفسي نفسي ن ف ا ي نفسي نفسي يا اخوانا لا احد يشم فداء حقيقي إ ش ك ا ل طيب من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ه د ا ف عدم استصحاب ا ل أ ه د ا ف خلال الممارسه ة اليومية يا أخوان ما اليوميه لنا كلنا ع ن أنا ي مثلا مرتبط أو الريك يعني ه شنو كان ف م ما ي فهمي في الحياة عايش دعجبك عجبك أخذوه تخذوه كان ما أنا لا حسنات وأنا عايش في الحياة أنه من الحسنات والسيئات بميزان في سيئات ق د ا م ي ما بعملها وفي ا د ا م ي حسنات اكتر منها مش م ع ن ا ه انا ما بعمل السيئات لا بعمل السيئات لكن بحاول أ ق ل ل منها وكان عملت ا ل س ي ئ ة بعرفه س ي ئ ة وبس أ الله جنو يتوب عليه ده أ ن ا بعتبر هو سلوك ا ل إ ن س ا ن السوي المسلم طيب ميزانك في ا ل ح ي ا ة حسنات وسيئات يعني في الاخر أ ي ح ا ج ة بتعرضو عليك قول يا ربي دي بيدخلنا الجنه ولا النار الله برضه ولا ما برضه دي حسنات ولا س ي ا ت ا ل غ ن ا ل بتسمع ه والنظر ا بتنظر ه والكلام ا بتتقول ه والحركه ة بتتحركه حياتك كلها أ و ز ن ة بالحسنات والسيئات علاء من زار حسنات و ا ل س ي ئ ا ت خطنا ضاره اسمها الحسنات والسيئات وعيل حياتك من جديد انظر إ ل ى حياتك من خلال الحسنات والسيئات بس شنو انا بزور مريض دا عمل يومي ما مرتبط ب ا ل أ ه د ا ف يعني عمليه ما مرتبط ب ا ل أ ه د ا ف في مريض مجاملة. عيان وصاحبنا وفي ز و ر مريض مجامل ة ع ي ا ن و صاحبنا و ك ذ ا وفي ز و ر مريض فرارا من اللوم و م ا ع يوكدو مجا وفي زول مريض ت ا ب د ا م م ا ي ك و ن م ا ش ي ق و ل اللهم تقبل مني ي ك و ن مستشعر الملكه بسبب اللوز ه ا ف ر ل ه ي م حتى ي م و ي و م ن زا ومن عاد مريضا عاد ه يمشي في ا ل ر ح م ة ف إ ذ ا ج ل س عند المريض غ م ر ت ه يخوت في الرحم ة في أ ج ر ك ث ي ر انت ممكن تزور مريض اي ث ن زول ر و مختلف ف ر ا و ي في أ ه د ا ف ه فانت اي عمل بتعمله يومي اجعله مرتبط ب أ ه د ا ف ه بزور مريض اعتبره أ ج ر ما تقول عشان ما يزمني ولا يقولوا شنو ولا ب تقبليه في وشي وبعدين ما بقدر كده زي ما ب ق و ل ه بعض الناس لا زوروا ب ن ي ة التعبد والتقرب ل ل عز وجل كويس اذا م ل ت مع زول ت ب ص م ك في وكي أ خ ي ك ص د ق ة اخيك ص د ق ة في زول يتبسم دائما يبسم لك أ ج ع ل ه طاعه لله قل و أ ن ا ب ع م ل كمدا امتثالا ل أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ممكن ت ب و ل ع ي ا ن أ و ت ب و ل مسكين قروش أ د ي ه ب ن ي ة التقرب ا ل الله معناها كده قال وفي بضع أ ح د ك م ص د ق ة شوف الحلال ده عنده ق ي م ة ع ظ ي م ة ل أ ن ه دارج ع ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ي و م ي ة م ر ت ب ط ة ب ا ل أ ه د ا ف فمن غياب الاهداف ا ل ح ق ي ق ي ة عدم استصحاب ا ل أ ه د ا ف خلال الممارسه م ي اليوميه ا د س ة ا ة الهندسة اختلال ا ل ن س ف ي ن أنت طبعا عندنا الهندسة هندسة مش كده ل ف ة يحصل ل ا اختلال لها اختلال الزالد أنا داعي ما جادر أستقيم يحصل يقول كيف لك ما قادر ما لك فشنو في عتاله ولا فشنو الشغلة عتالة مالك ف في مواعيده سهلة المنبه ما قادر هذا اختلال في ا ل ه ن د س ة ا ل ن ف س ي ة بتحت ا ل إ ن س ا ن إ خ و ا ن ن ا ا ل إ ن س ا ن كون يقول ما قادر بضعف انت قول أ ن ا قادر أوريك انت أ ي امتحان تذاكر ب ا ل ة مذاكره ش د ي د ة خلاص ط ا ق ة جد حسنا انا ي أ ن قلت لكم ا ن ه ي ع ن ي أ ن ا سافرت حسنا كنت مسافر هنا في ا ل خرطوم تحرك ح ر ك ة م ح د و د ة جدا كويس بمشي ك د ه وبجي محددا هنا قال ل ي انا عندنا مشوار ركبنا ي ا م ف خ ر ن ا وتنزل في محل وتركب ت ا ن ي وتمشي وشبل ا غبار وشبل ا كرعين ا ش ي ده انا كفخم كلموني لو اقعد عادي حيله تاكلني الصباح تشعر نفسك ت ت س ا ؤ بعشرين م ر ة يقولك ل مالك والله ي و مبارح انا مبتدئ إنه ح ا ج ة صعبه في ا ق ا ل ه ن د س ة ا ل ن ف س ي ة في... في... في عالم بتاع اقتصاد اسمه بريان بريان بريان ده انجليزي كتب كتاب في علم ا ل إ د ا ر ة الكتاب ده لما قريته والله يا اخوان اتخلعت ك ي ت ع ا ر ف قالت علم ا ل إ د ا ر ة كلها أ ه م حاجتين فيها امرين ق ا ل لك من حسن اسلام المرء تركهما لا يعنيه ولا تغضب الظهر يكون ضابط نفسه ومركز وما يضيع عمره وزمنه في ح ا ج ة إ ل ا فيها ف ا ئ د ة نافعه علم ا ل إ د ا ر ة م ب ن ي ة في الغرب على حديثين لرسول ل الله صلى الله عليه وسلم حديثين بس فبريان ده هو إ ن ج ل ي ز ي كاثوليكي كتب كلام حيرني ب ت ك ل م عن ا ل ه ن د س ة ب يقول إ ن ه ا ل إ ن س ا ن في دواخله ك ن ف وطاقه ة إذا, إذا, إذا أوثق في ف ن س يمكن, أنا بقول ليكم كشباب تستفيدوا. يمكن أن يفكر في نفسه هذه الطاقة ويستفيد أما إذا أراد ينظر أما خاملاً أن نفسه أن أراد هذه هذه إذا الطاقة لا الطاقة وعاش إلى ورضي بنفسه وصار عاجزا مضد الدين المؤمن القوي خير و أ ح ب إ ل ى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير واستعن بالله ولا ولا تعجز أ و ل ئ تكون عاجز اخواننا العجز غير الكسل ورسوله ب ا ل ا س ت ع ا ذ منهما قال اعوذ بالله من العجز واشنو والكسل العجز في ا ل إ ر ا د ة والكسل في البدن وحتلقاه د عنده إ ر ا د ة عنده فهم ب خ ط ط يعني مش, مش ما عارف يسوشنه عارف يسوشنه لكن ما قادر بنوام يعملون كتير د ا كسلان وفي زول نشيط بيتحرك ويركب و ي ح ا ج ة لكن ما, ما, ما عارف يسوشنه د ا عاجز الحجز كعب فحكى ق ص ة غ ر ي ب ة جدا ب ر ي ا ن ذا في كتابه سر النجاح قال له عن علم ا ل إ د ا ر ة وتوظيف الذات و ا ل ا س ت ف ا د ة منها و إ د ا ر ة الوقت قال في عجوز إ ف ر ي ق ي على حسب كلامه عنده م ز ر ع ة طلع إ ن ه في كنز مدفون في و ا ط ا في منطقته الناس ك ل ه م بيقولها بيقولها كنز, كنز حقيقي يعني مش كنز معناه يعني بيجيب قروش كنز حقيقي يعني ما و ا ط ا بيقولها يحفروا يحفروا يحفروا هو باع مزرعته واشترى بقروش ا ل م ز ر ع ة آ ل ي ا ت و أ ج ر أ ف ر ا د وحفر وحفر وحفر ما لقى اللي اشترى ا ل م ز ر ع ة جاب عمال حفر في ا ل م ز ر ع ة لقى الكنز داخل ا ل م ز ر ع ة العجوز تبادر إ ل ى ذهنه أ ن الكنز مدفون في كل أ ي ب ق ع ة من ا ل م ن ط ق ة احتمال أ ن يكون الكنز مدفون فيها إلا إ ل ا ش ن و م ز ر ع ت ه ونجاح ا ل إ ن س ا ن و إ ر ا د ت ه وقوته م د ف و ن في نفس كل إ ن س ا ن فمن السوء ان تطلب ا ل م ص ر ة من غيرك و أ ن ت قادر بقليل من الجهد أ ن تنصر نفسك وأن وأن أحلامك الثاني تحقق تحقق آمالك وأن تحقق أحلامك. الإشكال الثاني المفاهيم الإشكال الخاطئة من الواقع الجامعي في, في, في مفاهيم خاطئه تجاه التدين المفهوم ا ل أ و ل ا ل ا س ت ق ا م ة ضد التفوق ا ل أ ك ا د ي م ي ا ل ا س ت ق ا م ة على الدين ضد التفوق ا ل أ ك ا د ي م ي و هذا كلام م ي صحيح يعني واحد يقول لك الله أ ن ا دارك بزور كويس ومستقيم أ ق ب ل مع الشباب الكويسين لكن أ ن ا أ م ي و أ ب و ي د ا ر ن ي أ ن ا جيت ا ل أ و ل وجبتني ي ع ن س ب ة ك ب ي ر ة وبالناسبه يتحسن كان وبدأ يعني يعني انتصر عليك علامات بقيت مثلا تقول ده حرام والغنا و والحاجات زي دي وتمتنع عن ا ل م ص ا ف ح ة وزوجاتي ت ب ى أ ب و ك ب ل ا و ز ب ل ا و ز طوالي و أ ن ا ب ا ل ن س ب ة بعتبر ملاوستي عنده, عنده حق هو عنده حق مشفق جدا والله العظيم وانا ق د ر جدا في ا ل أ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت عنده حق ب ل ا و ز يقول ا ل ز و ل د بيقوم بعدينهم الليل ق ر ا ي ة دي ولكننا ب ا ع ت م د ي ن عليه ومنتظرنا ي و تعبنا فيه و ك ذ ا بلاوز والام ذ ا ت ه بتلاوز ب ق و ل ك يقولك ابوك يقولك براحه براحه ولدي الدين كويس ل ك ن ب ر ا ح ة ب ر ا ح ة أ ب و ك ذ ا ت ه بقولك كدا يقولك عيد كويس لكبراحه براحه وفي ن ا س ي تخيلوا ان الدين بجنن الناس يقولك والفراند والله بس لو انها ل ر ي غ ر ي في ا ل ق ر آ ن يا من حسن هندات ان ابو الجرايه وبيغمو بشتني ق ولك يا اخي أ و ل ح ا ج ة الدين كان جنن ا ل أ ن ب ي ا ء وكان جنن ا ل ص ح ا ب ة وجنن الاخ الجنسين باللبنان ال... يا اخي ما بدي بين الزوج بل عكس والذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب من عمل ا صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى هو مؤمن فينحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة لكن أ ن ا فهمي أ ن ت كمسلم لا تعيش زيك وزي اي سوداني عادي السودان عادي يعمل شنو والله يصلي م ر ة م ر ة في الجامع ة المغرب بالذات يصلي في الجامع المغرب بالذات يصلي في الجامع ا ل م غ ب يصلي الجمعه يجي بدري بدري ومرات في هذا يشعلين المصطايا البي... المصطايا المصطايا كان يلعب ك و ت ش ن ا دا جاي في اللاخر عارف انو ما حقق مكان جوه الجامع عشان كذي موطن نفسو ص ل ي و ي ن بره بيه م ص ط ا ي ت ه دا شوف أ ي زوجي شايا ل م ص ط ا ي ة دا زول تعرف زول خامل في الدين في زول الجامع مفرش ب ج و ه بجواه ي ي س ا ل مصطيته م ع ن ا ه م ت أ خ ر يعني واضح جدا كويس سوداني عادي بجي ي العقد ب يحضر كذي يزول لكن لو قلت لنا ا ل إ س ل ا م والدين وكذي يشعر إ ن ه ما هو بل هو كويس عنه الأن ا ل ح م ان بيشعر إ ه هو مطلوب منه مطلوب أن يكون على ا س ت ق ا م ة أ ز ي د بل و أ ن يكون إ ي ج ا ب ي و أ ك ث ر ف ا ع ل ي ة في أ ن يخدم الدين و أ ن يخدم ا ل أ م ة أ ن ا ب ا ل ن س ب ة أ ق و ل إ ن ه في نماذج م ش ر ق ة في الطلاب ي عشان ن ي ما نعمم الحاله ة نتكلم عنها في نماذج م ش ر ق ة في الطلاب احنا مثلا في طالبات اتصلت بي في فتره ق ر ي ب ة وطيب هاي ت م نحن ق ا ا طالبات في المجمع الطبي هناك وعندنا برنامج م ت ع اهتم اهتم شنو قالوا ا ل ب ن ا د القعدن و ل م ل م من م ص ا ر ي ف أ ي و ح د ة تكفل اليتيم و ا ل ك ل ي ة كلها تفاعلت في هذا الموضوع طبعا هذا بدخل ا ل ج ن ة قالت أ ن ا وكافل اليتيم كهاتين وين في ا ل م ر ي د ي ي ولا في الهيلتون في الجنه ة انت ورسوس وسوء في الجنه ة ذ ا كلام بعدين عاملين مرابط ن ج اما ي ي ب ن أ ه ت الايتام التي تتم امامها وقد ا د ع ن ك ل م ة ت ش ج ي ع ي ة في هذا ا ل إ ط ا ر بنات ص ر طالبات لا ش غ ا ل ا ت لاحد من مصروفي بتشعر انها د و ر أ ك ب ر من كذا ت ج ا الدين ه ومشي تشرب أ ل و ت و ك د ه و تمشي وتقول أ ن ا مسلم ة خ ل انتهى ص ا الكلام لا فورد تكون عنده ا دور أ ك ب ر دي ق ص ة طلعت ه ا اليوم من النت اليوم كويس طلعتا في المطار في ا ل مطار ه ل ي ك و أ ن ا جاي هنا ق ص ة غ ر ي ب ة جدا ق ص ة ماريان مكرم اربع وعشرين ع ا م و ت ر ي ز ا ع ي ا د اربع وعشرين ع ا م فتاتين قبطيتان فتاتان قبطيتان في مصر تخرجتا أ و امتحنتا الامتحان النهائي للتخرج من ك ل ي ة الطب انتهوا من الامتحانات ا ل ق ص ة دي طازجه لحد حسابات عرفت البتنديل انتهوا من آ خ ر و ر ق ة و إ ل ى أ م ن م د ي ر ي ة الفيوم في القاهره هنا ك في مصر دخلوا الفيوم للمدير ا ل أ م قولوا نحن أ س ل م ن ا لنا ثلاث ة س ن ة سرا حفظنا ا ل ق ر آ ن وحفظنا آ ي ا ت ك ث ي ر ة من ا ل ق ر آ ن وقرينا كل الكتب نحن أ س ل م ن ا دائرين ما م ز و ج ي ن عندنا حق ان نعتنق الدين ا ل ب ن ر ا و حق الاسلام ده الحق إ ث ن ي ن عمود اربع س ن ة اربع س ن ة وذا نسلم في و ا ح د ة ج ب ط ي ة أ س ل م ت اسمها وفاء قسطنطين ا ل ح ك و م ة س ل م ت ل أ ه ل ه ا يا من عذبوها وماتت قتلت ق ا ل ق ا له اياكم أ ن تفعلوا بنا مثل ما فعل بوفاء قسطنطين المدير ق ا ع د م برد ضرب لمسؤولين كبار في ا ل د و ل ة قالوا أ م س ك ه م س ك ة وضرب ل أ ه ل ه الجيستيز الموجود في الفيوم عمل مظاهرات وطالب أ م ر ي ك ا بالتدخل قال أوريك النهارده ش ع ا ا ا ر ت ل احنا في الدار لكن ب ك ر ة تولي ع ن ا ر بابا شنو ذا قوم واهتم احنا وراك نفديك بالدم لا عراق ولا فلسطين قولوا فينكم يا مسيحيين يا أ م ر ي ك ا فينك فينك أ م ن ا ل د و ل ة بيننا وبينك م ا ش و أ ش ا ع و ا في وسط الشباب النصراني إ ن و ا ل أ م ن خدر البنات د ي ر ل ي ا د خ ل و الدين ب ا ل ق و ة قاموا المسؤولين أ ص ر و ا على م و ق ف الف يوم كله جات وقفت النصارى ك ل ه م أ م ه ا ت البنات و أ ه ل ه البنات ديالي ر ت ن اقتنعوا ما زينا نحن دايرين دين بارد لانه ت و ل د ن ا كدا وبعدين الدين يصادم شهواتنا ما د ا ي ر ن ه ودين ي ج ي ب ضد رغباتنا ما د ا ي ر ن ه ل أ ن ه ما في قناعات د ه دين تلقائي الواحد ما ش ا و ر و قالوا ت ب مسلم ولا هانختارش انت اتولدت لي جي سمك محمد وعبد الرحمن وعلي وكدا ودك ش ه ا د ة ميلاد وقالوا مسلم وبقيت مسلم إ ب ا ع ا بقيت مسلم عندك إ ب ا ئ ي ة لكن الانفعال بالدين و إ ن ك تضحي للدين دي ا ر ج ا ت ت ا ن ي ة فالبنات ديه وسائل الاعلام ا ل ع ا ل م ي كلها مشهد الفيوم ونقلوا الهنايه والبطران دا و ي س ناداه القانون المصري بيبيع ح ر ي ة الاعتقاد دا ل د س ت و ر لكن قال ليك في اتفاق ان ه اي نصراني دارك ما م س ل م ا ل ح ك و م ة بتخلي النصارى ا س ت ت ي ب و ه ويناقشوه البنات د ي ل قاعدون في أ ف خ م فندق في, في, في مصر حق واحد قبطي وقاعدون ج ل س ة ط و ي ل ة جدا عشان يقنعوهن ب ا ل م س ي ح ي ة م ق ت ن ع و ا اصروا على إ س ل ا م ه م في ا ل ن ه ا ي ة تحت الضغط العالمي سلموا الفتاتين ل أ ه ل ه ن ا ل حصل الفتاتين عشان أ و ر ي ك المدينه د شوف أستنى اخوانا أ ك ل م ك في واحد قال ق ا لنا ل أ ن ا د اصاحبكم ر لكن ما تقولوا لي خش الدين ع ا ر ك و حاله تتحدث عن الدين التلجل... عدد ا ل ت ا ر المسلمين ك ت ا ر زاتو و ك ا ن ق ل ن ا يخش الدين ما عشان نزيد ح ن ن ر ح م ة بك انت ل ت ن ج و أ ن ت ل أ ن ما في دين بنجيك ل ا ل إ س ل ا م انت بتخش النار كده بعدين من النار. لكن ا أ ش د ه ب ط لا ع ك من ل لكن ن ا ما ر ب يزيدنا الفتاتين دين قاموا الحكومة سلمتهم وجابت ح ر ص جدا بيوتهم ق ج ا ء ت أ م ن ب أ س ل ح ت ه م لان الفتاتين ل ا يشتروا في محله قال لك الفتاتين جاءت ع ر ب ي ة س ا ق ت ه م ا ل أ م ن ح ا و ل و ي ت ك ل م مع ا ل ن ع ر ب ي ة قال لهم ح ن و د ي ه في محله ا ن ي ة ع ش ا ن ن ن ا ق ش ه م لاستكمال الحوار لعلهم يرجعوا وطلعوا لحد يوم ا ل ل ي ل ة غابوا عن ا ل أ م ن وغابوا عن ا ل د و ل ة ا ل م ص ر ي ة وما معروف مصيرهم لكن بتقول التقارير ادري لكم الكلام ش ك ي تعرفوا انو زاتو نفسه زاتو احتقر نفس زاتو مره ة ر كده يقول إ ح ن ا زاتنا يعني حسن واحد ك ا ن د خ ل و ا في ح ا ج ة زي دي أ, أ, أ ج م ل كلام عجبني وقلت أ ق ر أ ل ي ك م ج ا ب و ا مهنا ع ش ن ا ر أ لكم البنات وعندما بدات الفضائيات تبث وشاع الخبر وسط الجميع صدرت تعليمات لجان ا ل س ل ط ة بتسليم الطبيبتين إ ل ى أ س ر ت ه م ا فورا صرخت الطبيبتان حينما علمتا بالقرار وانهمرت الدنوع من عينيهما كانت الكلمات تبدو متلعثمه قالتا بصوت مشترك بس إ ح ن ا لازلنا على دين ا ل إ س ل ا م حرام عليكم تسلمون ل ل ك ن ي س ة فين ا ل د و ل ة ف ي ن القانون ا د ي ن حيقتلون حمود على ا ل إ س ل ا م وين نتراجع دمنا في ر ق ب ت ا ل د و ل ة كان الضباط يكتبون غيظهم بين ح س ر ة ت ب د و و ا ض ح ة على الوجوه كانت الكلمات تنطلق مكتومه حسبنا الله ونعم الوكيل, تحت تحت الوكيل أشانا أوريك الأولادين ال ال الدين بيصروا أنه رب صورة في بغلامه غلام في زمن ملك ط ا غ ي ة جبار يقتل النفس الغلام قتل نفسه ليحيا الشعب ليحيا دينا مش يعني ج س د ا و ق و ل ل الملك ي ق ت ل كيف ق ص ة الملك مع الغلام والساحر م ع ر و ف ة حتى قتله غلام نشر دين في شعب نحن حد من القى ا ل ح د دخلت في الدين كم كم نفر خ ل ت ه ي س ل م على يدك ما حتكون في اي ا ج ا ب ة طبعا فالبنات شوفوا ك ل ا م القوي ذ ا في ا ل ن ه ا ي ة قال لي ا ل ح ص ر للبنات ديكالآتي مضت الطبيبتان ر غ م من عن إ ر ا د ت ه م ا إ ل ى منزلي ا س ر ت ه م ا وقد ف ر د ت ح ر ا س ة أ س ف ل المنزل وما هي إ ل ا ساعات ق ل ل ي أ س ف ل المنزل م ع ن ا بنات عشت في ط و ا ب ك وطبيبات ما لندل إ ن ه نداء ا ل ف ط ر ة الذي يبحث عن رب قادر على كل شيء ليس رب يولد ويلد وليس ث ل ا ث ة إ ن م ا تبحثا على حسب نداء ا ل ف ط ر ة و ا ل إ س ل ا م يعانق ا ل ف ط ر ة تبحثان عن رب واحد يملك كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وله ي خ ط ع كل شيء فقال لي جاءت س ي ا ر ة لتخرج بهما إ ل ى ج ه ة غير م ع ل و م ة وحين س أ ل ت دوريه الحراسه ا ل م و ج و د ة أ س ف ل المنزل قيل إ ن ا ل س ي ا ر ة م ت ج ه ة لاستكمال جلسات النصح و ا ل إ ر ش ا د لم يستطع ا ل أ م ن أ ن يتعرض ا ل س ي ا ر ة رغم صراخ الطبيبتين ثم ت أ ك د بعد ذلك أ ن ه تم ترحيلهما إ ل ى دير عزب الفيوم وتعرضتا وتعرضت لضغوط ش د ي د ة وصلت مساء الثلاثاء اليوم شنو الخامسه تلاندا ل بالليل أ ن ت كنت اين مساء الثلاثاء اوعى تكون قاعد جم استار أ ك ا د ي م و لا اسم اشنو مش فحاله بالاسم اشنو هي اسم ه ش ن و استار أ ك ا د ي م ي أ و ع ى تكون قاعد جم استار أ ك ا د ي م ي عند ي ل ل ي ب ي ع م ل و ه شنو في سبيل الدين انت قاعد يم استار أ ك ا د ي م ي تعالي في البنات العريانات وتقول مسلم قال وصل مساء الثلاثاء الى حد شاء الى حد ح ل شعر ر أ س ي ه م ا تماما طبيبتين عمري اربع وعشرين س ن ة حلقوا ح ل ق و لين شعر راسك والله لكني ك ر ا م ة ش د ي د ة لهم ك أ ن م ا تعيدان ي إ ل ى التاريخ آ س ي ه بنت مزاحم التي ماتت تحت و ط أ ة عساكر وطغيان ي ورماح فرعون ويحتمل نقلهما قريبا إ ل ى دير وادي نطرون إخواننا الدين والإسلام والاستقام من التفوق ورد الدين لا تمنعنا الأكاديمي المسألة على هذه المسألة يا اخوانا متى يتفوق الطالب أ ك ا د ي م ي ا باختصار إ ذ ا كان له وقت ي م ل أ ه ا ل إ ن س ا ن المستقيم أ ح س ن من الماء مستقيم ل أ ن ه ما بيمشي يعمل فارغا يكون وفر وقته ل ي ق ر أ ويتعلم واحد. الواقع واحد يقول أ ن كثير من الشباب الملتزم متفوق و ل ك ي اخواننا وريني زول عشان هو ان يكون لدينا ي ط ي لا يطيش لا يطيش لا يطيش ا يطيش لا يطيش لا يطيش ل ط ي ش م ا ي ط ي ا يطيش لا ي ي ش ي ط ش لا يطيش لا ط ش لا ي ي ش لا ي ط ي لا يطيش لا ي ط ا لا يطيش لا ي ط ي ا ي ط لا يطيش لا يطيش ا ن ط ي ش لا ي ط أ ش لا لا يطيش لا ي ط لا ي لا ي ط لا ي ط ي لا ي لا ي ط ي ا ي ا ي ط ي لا يطيش لا يطيش لا يطيش لا ي ط لا ي ط ي ا يطيش لا يطيش لا ي ط لا ل أ و ل ى ه ر ه ش و واول ا ل ج ر ا ح ة على مدار الثلاث سنوات ا ل ف ا ئ ت ة أ و ل ا ل ج ر ا ح ة على مستوى السودان على مدار الثلاث سنوات ا ل ف ا ئ ت ة وفون واحد في المخ و ا ل أ ع ص ا ب كلهم ملتزمين شيوخ عديد فون ي زول بيطلع المنبر ب ي خ ط و وجاء أ و ل شنو ه منو المهم ف ق ل ن ا ج ن و ال ال ال ال واحد أ و ال او ل جراح المخو ا ل أ ع ص ا ب في السودان إ م ا م مسجد ب ي ص ل ب الناس ياخوانا ا ل إ س ل ا م لا ي م ن ع ك أ ن تتفوق بل ي ع ي ن ك و ي ز ي د ك أ ن تتفوق ثم من حق أ ه ل ك أ ن يخافوا عليك والله أ ن ا بقدر مشاعرهم جدا لن تعبوا عليك تعب شديد ولكن من حقك أ ن تثبت لهم أ ن التدين ا ل ز ي ا د ة و ا ل ا س ت ق ا م ة غيرت فيك اجتهد شديد أ ن ا م ت أ ك د أ ب و ك ما مانع ما لكن انت كان بحالتك ان تطولي ا جيت ا ل أ و ل أ ب و ك ت ا ن ي ب ع د د ب ي ب عيد منك نهير كان متلو ماشي ا ل م ح ا ض ر ة وجيت ا ل س ا ع ة ط ا ل ب الليل من ا ل م ح ا ض ر ة ما بقول ه زول ده مقلو كويس ما بقول بس انت ت ع ح ل و ا ل أ و ل تفوق وغير من سلوكك م ع ه م في البيت من المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة نحو التدين شيطاني كبير في ح ا ج ة اسمها شنو؟ شيطاني ن و ش شنو كبير يا أ خ ي ربنا قال إ ن كيد الشيطان كان ض ع ي ف ة إ ل ا أ ن تكون أ ض ع ف من الشيطان ثالثا من المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة نحو التدين يقول لك ا ل ا س ت ق ا م ة ص ع ب ة الله يدينكم ب ص ع ب نحن م ت ع ا ط ف ي ن معكم لكن دينكم دي صعب ي ق و ل لك ن هذا الدين هذا م يحقق هذا دين رب العالمين و م ا صعب ل أ ن ه لا يكلف الله نفسا إ ل ا وصعب يعني الله من قال لك وكل من يغضب من ابصاري معنا ب إ م ك ا ن ك أ ن ت غ ض عن بصري لمن قال لك و ق ر آ ن الفجر ص ل ا ة الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا ل ن ا س ى الملائكه تجي نازله مع ص ل ا ة الفجر ب ي ن ش و المساجد ما في زول ب م ش ي ع م ا ر ة ولا الخسر الجمهوري لو م ش ا ل ق ص ر المسجد ج ه و ر ي ينشوا ل م ب د ا ع القصر الجمهوري, الجمهوري. الملائكه في الدنيا كلها بتنزل في ص ل ا ة الفجر و كلها بنشر المساجد ياخي تزول لقيت الملائكه في الجامع فيشو وريني ا ل عالما مستطعش ن ا هذا كله غير صحيح ثم أ خ ي ر ا خوف النقد والتصنيف من المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة إ ن ا ل إ ن س ا ن يخاف أ ن يستقيم فيصنف طيب ثالثا إن ا ل إ ش ك ا ل ا ل أ و ل غياب ا ل أ ه د ا ف ا ل ح ق ي ق ي ة و ا ل إ ش ك ا ل الثاني المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة ا ل إ ش ك ا ل الثالث في الوسط ا ا ل ج م عوامل ي ع التعريه الثقافيه اخوانا ن حصلت لنا عوامل ب ت التعريه ع ا الثقافيه ك ث ي ر ة جدا أ ل د ي ك مثال الزواج العرفي أ ن ا ب ح ك ي للناس دائماً ق ص ة حصلت لي ح ق ي ق ة يعني واقف ب ش ت ر ي دارست حاجة لي بقالة في وقف واحد أ ن ا س ع ر ت ا ن ه ضايقت ه يعني ق ل ت ب س ر ع ة س ر ع ة عشان هو يخش برضو يشتري كويس ق ا م هم يتلين ق ا ل ل ي أ ن ت فلان فلانت م ح م س ي د متلاي ق ق ا ل و ا ل ل ه أ ن ا عند ي سؤال شفتك من هناك وجيت عليك دارس أ ل ك دوني للكذا ي ب ح د العشاء طيب ساشنو ا ل و ل ا ل صغير بعدين ل ا دين لا ك ن امتحن لو ه ا د كان في واحد بيحب ليه واحدة والموضوع وجميل هناك ما ل ل ن ت ي ج ة ن يعني لا لي بالسلح ا بث ق ش ر خ ل يحب لو و في ا د ح به ل ي واحدة من ا ل أ و ل من ا ل أ و ل يحب قلت ل ا به من و الاول ومما و يحب ا به ا عشان من و و واحد ض ع الاول دهو、زاته. بعدين ده ده بعد ي ن قال لي هي أ ك ب ر منه د أ ك د لي مئه ل م ا ت ه ل أ ن ه صغيروني ذاته وذاته صغيروني م ا ل ا بل واحد أ ك ب ر منه قاعد يحب ه اقل ا بعد ذ ا ك قال لي هي دائما يتكلم معه ان ه يتزوج عرفي ش م ه ذ ا يقول ل بيت العجوز دي تلعب دي عجلة على دي الصغير شاك بعدين قال لي هو داير يتاكد ونحن نورديه ونكلمه دائر رقبته؟ حين ونحن اجد صاحبنا قال لي داري لنا ح ا وريوه د شذا حلاوه الحرام قلت له حرام عايزه صاحبه جمبه قلت له ما قلت لك ياخي أ شاف شافعي صغير ل ا ز ز و ج عرفه ا ل ح ا س دي عوامل التعريه ا ل ث ق ا ف ي ة واللي أعلى من قيمة اعلنت ل ج س د ن د ا م ر أ أعلى ة من قيمه الجسد عند المراه, من قيمة الجسد عند المرأة. المرأة المعجب بالجسد الناس وفي ل ل ر ي ق ب ب ت ا الإشكالات بهذه طيب رابعا الشهوة من أ ك ب ر إ ش ك ا ل ا ت الطالب الجامع عموما ا ل ش ه و ة خ ا ص ة في الجامعات ا ل م خ ت ل ط ة إ خ و ا ن ن ا أ ص ل ا طالب البنات ديل جنبك أ ن ت لازم تعاين خ ط و ر ة ا ل ش ه و ة و ي ن خ ط و ر ة ا ل ش ه و ة أ ن ه ا جزء من ا ل إ ن س ا ن هذا أ خ ط ر ما فيها الباعث لها ساهل إ خ و ا ن ن ا الزول انا أقول أ ج ي ب ا ل ش ه و ة بعدين أ خ ط ر من ا ل أ ك ل والشراب يعني انسان ل إ إ ذ ا ه ا ج ت عليه ا ل ش ه و ة يمكن أ ن يكون في حاله سكر ل ع م ر ك إ ن ه م لامرك انهم ل في سكرتهم يعمهون لكن ممكن يصبر على الجوع لا ي أ ك ل حد ما、يلقى. لو ق ى ل ما عنده غرفه مش حد يجني بجني ي ب ك ذ ا ح د ما يلقى والعطش يصبر عليه لكن لا يستطيع ان يصبر على عطش و ج و ع ة ا ل ش ه و ة ا ل ش ه و ة خ ط و ر ة إ ن استدعاء م ا د ا ئ ر جهد كبير يعني م ا ز و ل ا ل ش ه و ة د و هو ايزو عنده ش ه و ة لكن ا ل ش ه و ة دي ما طلعت على ما طفحت ببرر بتفتح ب ا ل إ ث ا ر ه فجاه انتم كتجيب دي خطورة. دي خطورة الشهوه دي خ ط و ر ة ا ل ش ه و ة أ ن ه ا جزء من ت ر ك ي ب ة ا ل إ ن س ا ن كويس ف ا ن ت و ك د تكون ج د و ل ن س م ع و ا ح د ة ما عندك ان ي ة ك ع ب ة لكن هي ا ل ك ع ب ة بتجي بعدها طيب وده بتدخلني في ا ل م س أ ل ة دي ا ل ش ه و ة خ ط ر ة خ ط ر ة جدا ل أ ن ه ا ق ر ي ب ة من النفس بل ل أ ن ه ا ا ل ش ه و ة خطوره أ ن ه ا من داخل النفس ما بتجي من برا الشهوه دي من جوا بتجي ي كويس؟ وخطرة جدا ه يا أخوانا والله سبحان الله ي ع نساء ي و ر ي خ خطوة ا ل ش ه ر معلش ي يا خ و ا ن ا أ م ي ل دائما في م ع ا ل ج ا ت ي ومحضراتي ا إ ن ه م ا أ ت ك ل م كلام ع م و م ي ا ت في الدين انا كي اجيب ه د ث و آ ي ا ت كويس بدون ما أ ش ر ح ه ا و أ ن ز ل على أ ر ض الواقع انا ل ز ل ط لك ع و ي س س ب ع ة ي ن ل ه م الله ت ح ت ظ ل ع ر ش ه و م ا ل ا ظ ظل لله إ ا ظ ل شاب ن ش أ في ع ب ا د ة الله ورجل دعت ه من رات من ت م ص ب وجمال فقال إ ن ي أ خ ا ف الله هذا يوريك ان ا ل ش ه و ة ضبطها صعب ة فدائما بحب م ع ا ل ي ه تكون و ا ض ح ة ل أ ن ه بشعور ان التجني ا ل أ خ ل ا ق ي داير م و ا ج ه ة فحتكلم بصراحه الواحد يقول له ا ل ا ي يقوم يحضر شريط عن ا ل إ ز ولكن خطورته واحد وشه مريض بتاعيز بيقى كيف بيقى يقرر ف هيكل عظمي وكده وكده و ا ل لك ح العلاقات ا ا ل خ ج الإطارة الشريح、وكدا. بيقرر وكده في ل ح ظ ة ديك ان ه يبعد من الزنا ب ك ر ة مكلمش م ي زني قواني كويس بل بعدما شاف المناظر دي كان شاف مناظر بتاعة ا ل أ غ ا ن ي كويس والبنات التي ر ي ع ا م ل كيف ك معها و ي ب م ل البحر ويعمل ط ا ل ع ن ناس كده معها ويعمل معها ويعمل س معها ويعمل يذنب معها و ي ع ا ل ل ه س ت ر ع ل ي ن ن ا و ف ح ص ه كده وكده وكده من اللوال ممكن لانه يمكن ان ي ل و ن لدي خطر ة ف ق ا لانه ل يمكن ان يكون لدينا الناس في ا ل خ ي ش و ي ا ت ق د و ن ان يكون لدينا ا ل ق الوقت لهم و ي ع ن ق س م ه ل أ ن ان ل ر م يكون لدينا م ا ش ي ق ت ل ي ع م ل ق ا ل ح د الفحده ق ا ل ل يكون أخي ا ل ز ع ا لدينا بسرعة ق ا ل لهم يعني ذاته عشان اوريك ان ه ا ل م س أ ل ة دي خ ط ر ة جدا من ا ل ن ا س ب ه عشان كدا الاسلام بتعامل م ع ه ا من منطلق إ ن ه ا ف ت ن ة ي ق و ل لك ما ترقتوا ب ع د ف ت ن ة أ ض ر على جاي من النساء ما يجي واحد يقول لك يا شيخنا ذ ا تخلف رسول ا ل يقول لك تخلف البنات دينا نشتري في نفسنا م ن ا ل ح ا ج ة يا اخي انت طوبه ولا خرصانه مش في حاجه بجسمه الخرصانه أ ن ت خرصانه انت حجر ولا ب ن ا آ د م والله كان ب ن ا آ د م لا بد ان تفتح ما تقول يوسف ي عليه السلام يقول إ ل ا تصرف عني كيدهن أ ص ب إ ل ي ه ن و أ ك ن من الجاهلين انت إ ي م ا ن ك تعلم من إ ي م ا ن يوسف عليه السلام فحقية ا ح ص ا ئ ي ة ب س ي ط ة جدا تعملت في ج ا م ع ة من الجامعات ما في داعي لذكري اسمائها لكن أ ك ث ر ج ا م ع ة فيها خلط شفت أ ك ث ر ج ا م ع ة في السودان فيها خلط ولكن شاهدت الجامعه ة أ ن لا عملت ي ه استبيان عن الاختلاط ا ا ل ن و ي خ ت ل ط و ف ي ق و ل و ن ويستفيدون و ي د و ن ن على ل ا ا س ا ل ث ا ن ي ن و ا و ن م ويستفيدون او عليهم ي قال الإحصاءات لك أول هذه ونسا الناس و على حيلهم الوانسات ا ل ع ا د ي ة التي قلت لك بين الزملاء في علاقات بتاعت يعني زماله فعلا ب ر ي ئ ة انو ه تجي البنت سلام عليكم تسالون ق ف ي كيف ح اسئله ل ك م ت م ع ي ن ة عن الاشياء اللي المو... هي ع ا ي ز ه ا كويس وذاك يجي القوم ي ق ف و سلام عليكم ي س أ ل و ن من شيء ل ا ل ي ك أ ي و ق ف ة أ و ق ع د ة تفوت ربع س ا ع ة ذي ما فيها أ ك ا د ي م ي ا ت دي س ي ا س ة بكون ي فيها ا و... ل ف ا ش ه وديك كيف وديك ع م ل و كيف والصادق المهدي والتراب يطلعوا من السجن يعني شغل بيكون أ ص ل ا ما طبيعي ونساء ما ط ب ي ع ي ة كم انت عارفه ت م ن ي وتسعين في الميه من الناس الي بيجنبوا أ ك ث ر من ربع س ا ع ة مع بعض في ك ن ب ة في ن ج ي ل ة في ظهر ص ن د ولكن ق بتاع بمسي ش غ ل قال ل ة أصلا ل ما ا في ي د و ل ا في الرياضة ي ا ل ص ح هو ل ا في ت ف س ي ر ا ل ك ي م و م ت ل أ أ ن كان ه ك ا د ي م ي ا ت ت ق و ل ل ا ن ا س ي خ ل م كتاب قاعدين ش ر ح و م ا في ا ل ش ي ء كله قال لك ومسلم ق ا و ا تعبيره إ ن ب ي ك و ن و ا م س ت م ت ع ومسلم و ن و ا م س ت م ت ع ي ن يعني يكون معه يتونس ا بدور الوانا سبات ا ن ت ه ا ت وهي بدور ا ل أ م ر كده مستمتعين ثمانيه وتسعين ا س ب ه مئه في المئه د ل ن ا موعودين بالزواج يعني أ ي زول بيخلط ل ي و ا ح د ة وخلاص بيبقى عنده معه ع ل ا ق ة ع ا ط ف ي ة ده مئه المئه قال ليه بكون بقول أ ن ا بتزوجك تسعين في المئه ما ب ز و ج ك دي ب ر ض هذه ا ل إ ا تزعي المية إ ض ا ء ا ت الاولى إ ض ء ة ا ل أ ق ا ع د ة ا ل ع ب و د ي ة لا خ ت ي اختيار ر للعبيد الإضاءة الأولى ل دي ا للعبيد دي اسمع انت شنو عبد لله ما عندك حق الاختيار ولا حق, النقاش. ولا حق التساؤل ن ق حق ا ولا ا ش ل عندك ا ل ط ا ع ة والتنفيذ بس و إ ل ا انت ما ع ب د لله ودلي الله كان دلي الله مالي ن ا يعني هت... النقاش ناقش لي لكن ربنا لا ي س أ ل عما يفعل وهم يسالون وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم ا ل خ ي ا ر ة من أ م ر ه م أ ه م إ ض ا ء ة ب ا ل ن س ب ة ل ي ك في الوسط الجامعي لا اختيار للعبيد أ ن ت عبد ولا معبد عبد ولا ما عبد؟ معترف ب د م ع ما عندك اختيار اعمل كيف أ م ش ي كيف المشي ولا تمشي في ا ل أ ر ض مره ا خ ر و ق ص د في مشيك واغدد من صوتك ما عندك حد الاختيار ا ل إ ض ا ء ة ا ل أ و ل ى لا اختيار للعبيد ا ل إ ض ا ء ة ا ل ث ا ن ي ة تعزيز ا ل إ ي م ا ن بالله والخوف منه و أ ن ا في تقديري ل ا خ و ا ن ي ا ا ل ش ر ط ة و ا ل أ م ن والمخابرات و ا ل ش ر ط ة ا ل ش ع ب ي ة والجيش والدفاع الشعبي والقضاء واللوائح ووزاره العدل والنظم لا ي س يستط... ت ط ي ع جميعها منع ا ل إ ن س ا ن من العصيان ما لم يمنعه قانونه الداخلي ما لم يمتنع عبر قانونه الذي في دواخله وضميره الحي فجمعناها تعزيز القانون أ و تفجير القانون الداخلي داخل النفس وتعزيز هذه المعاني ثالثا من ا ل إ ض ا ء ا ت الانضباط بالقواعد الشرعيه ة عدم ا ل ت ا و ن و ا ل أ خ ذ من مصطلح ا ل ف ت ن ة يا اخوانا ن خ ط و ر ة الفتنه في شنو كان هذا عميق شويه معلش يا اخوانا ن أ ن ا من قاعدت هنا فهمين ماذا اونسكم ماذا اونسكم د ا ي م أ ق و ل كلام مرات كلام يكون سخن وحال لكن اعتقد انه أ ن ا لازم أ ت ل م س المخاطر و ا ل أ خ ط ا ء و أ خ ذ إ ي د ي عليها لكن م ي يكون يعني إذا لازم م يكون ر ربما ح يعني عنه أنا محتاج براه لكن ل أ ق و ل ه إ ذ ا ج ت و ا ح د ة م ت ب ر ج ة في ا ل ج ا م ع ة دي ممكن تفسير شاب حتى ولو كانت هي ش ر ي ف ة كيف هو ش ه و ة ع ا د ي ة ن ا ئ م ة لما نشوفها هي ت ت أ ج ج ا ل ش ه و ة فتدفعه هي ليزني بغيرها ع ر ف ت يعني هو الزول ما ضروري يعجب ب و ح د ة ويزن بيها قد تكون يبتزني وفعلا ف ت ا ة ش ر ي ف ة لكن بتلبس ضيق ب ض ي ق ده ب ت أ د ي الشهوه في نفس الشاب أ ك ي د هي حتكون لمح البصر ي عائله ما شجبه ن حي ما حيخلي يوقفه قدام الناس ويتكلم معه حيعيله لحد ب ما ما برفع عينه وكان ما ش يمكن يصدم لزول ده كان ما صدم ل ه ح ي ط ة قاعد يعيلا بس لكن بيكون الموضوع ده في ذهنه في ذاكرته ا ل ص ل ب ة بعد ذلك لو م ش الحله او طلع ب ر ا أ و لقى و ح د ه غ ا و ي ة أ ص ل ا بتاعت حاجه فارغه زي دي بيقوم ب ت أ ث ي ر النظره التي نظرها و ا ل ش ه و ة التي ت أ ج ج ت من أ خ ر ى من ا ل أ و ل ى قد زنى ب ا ل ث ا ن ي ة وده معنى ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا ع ظ ي م ة لا معنى الكلام دا ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ط ل ف ت ن ة اتقوا الدنيا و ا ت ق و ا ا ل ن س ا ء فإن أ و ل ف ت ن ة ب ل ك ن س ر الاول تبدو انها لا تغوي ولا تدل ولكن بعد ي ف ك تدل ولكن بعد ذلك ت ن ة ولكن بعد ذلك تدل ولكن في ا ل أ و ل ت ب د و أ ن ه ا ل ا ت غ و ي و ل ا تدل ولكن بعد ذلك تدل و ه ي م ن باب الاختبار والامتحان ومن ا ل ق و ا ع د ا ل ش ر ع ي ة ا ل أ خ ذ بشتريع ة في كل أ م و ر ه ا الزواج المبكر خ ا ص ة للفتيات ل أ ن الفتاه قد يكون ما ب ي د ه لكن ا ل ف ت ا ة بيدها إ جو جواحد يقدم لها تتزوج و ل د ه ت تتم ت ت م شنو؟ شرعي؟ شرعي دعوذر دعوذر هل وتتم تتواثق معه ان ه تتم ثانيا غض البصر دي من القواعد الشرعيه ثالثا جميع أ ن و ا ع الستر الستر حركي فلا يضربن ب أ ر ج ل ه ن ا ل ق ر آ ن ما خلا ح ا ج ة ا ل د ا ئ ر ة ا ل ف ت الانتباه دي الستر حركي في ح ر ك ة ه ا دي ما تمشي ب ح ر ك ة تخلي الشباب ي غ وستر ى فلا يغفل بأرجلهن ليعلم ما ا يظن زينتهن من و الجسم ص و بالقول ت تخضعن ت ي فيطمع الذي في فلا قلبه مرض يبنينا عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا يؤذينا ا ل الأرض ح د د و في إ ق ا م ة الحدود في ا ل أ ر ض لحد من حدود الله يعمل به في ا ل أ ر ض خير للناس من مطر أ ر ب ع ي ن صباحا أ ن ت عارف البلد ا ل ما فيها حدود أ ن ت عارف قال لك الزاني ا ل م ح ص ن يرجم بالحجاج ر ب ا ل ح ا ر يعني لو قال الزل والله خلاص الزاني ا ل م ح ص ن يقتل رميا بالرصاص ما شرعي ذ ما حد شنقا حتى الموت بل كهرباء لا ينفع بل حجار ما تقول لي حقوق ا ل إ ن س ا ن انت أ ر ح م بل بنى ادم من ربه ل خ ل ق ه أ ن ا بقبل كلامك ده في ح ا ل ة و ا ح د ة قل لي أ ن ا ب ر ض و رب عالمين رب تاني فعندك نتفهم أ ا ن ت م أ ع ل م أ م الله الله الخلقه عارف إ ن ه ا ل ش ه و ة دي ل أ ن د ا ع ي ة في النفس قوي ما بطير إ ل ى الحجار والله زور قالوا كان مزوج وجابوه في الجنزير ورجوه م الحجار أ ي ز و ي ش و ف ولا يولو ج في التلفزيون كان د ا ي ز ن ي بطير من ه م ر ة واحد ة والله طير من ه م ر ة واحد ة بل حجار ل أ ن ه استمتع بكل ج س د ه لابد أ ن ي ت أ ل م كل جسده م ي ة ج ل د ة كان ب ك ر م ي ة ج ل د ة في جسمه دا ولي قال جلد ل أ ن ه جلد فيه إ ه ا ن ة ن ف س ي ة لابد ي ت ه ن وفيه إ ه ا ن ة ج س د ي ة هو كايس ا ل م ت ع ة لابد ي ت أ ل م حتى يوازن بعد ذلك بين ا ل م ت ع ة وبين ا ل أ ل م وبعدك اختار إ ق ا م ة الحدود الحكام بتاعنا ذ ا كان ما أ ق ا م و ا ا ل ش ر ي ع ة وقالوا ض ح ق ت رب العالمين وما في زول أ ع ل م من الله يا أخي الله قال ي ر ج م و ا وما ي ن ط ف عن الهوى وكان, وكان هذا قرانا ينزل ق ا ل السارق يقطع يده يقطع يده, يده طيب من؟ القواعد ا ل ش ر ع ي ة الفرار من أ م ا ك ن الفتن واستبق الباب الجامعه تترفجي عشان تتعلم هل ا ل ج ا م ع ة من أ م ا ك ن الفتن سؤال بريء سؤال بريء هل ا ل ج ا م ع ة من أ م ا ك ن الفتن طيب ا ت أن يقول ا ل ج ا م ع ة من اماكن الفتن يرفع يده هل ب ي قال م من ع لي ف اثنين ل ا ما خلاص ما انا ا ر اعمل وزنه تجي ت ق ر أ تشيل كنت بقدر ي تطلع طوالي بعد ا ل ق ر ا ي ة القرايه انتهت لحد بقعدك شنو؟ ل ا ل ق ر ا ي ة الله ب ح ز ن عندك عزور وفي أ ش ي ا ء أ ن ت ت ق د ر عليها يعني ك و ن ا ل ب ن ا ت م يجب ان ل ج ا م ع ع تقدر يكون ن ك ت م س ك رقبتك من ا ل و ن س ي ه والحاجات الثانيه ة تقدر في هذه المرحله ي ا و س ي ق ا ل ب ك ان يكون هناك من ا ل و ا ن ا ر ي جري والحاجات ب وَإِنْتَ الثانيه ب تجري جدي بعد س ف ب ما تنتحي أ ن ف ج بجلبك طيب رابعا من ا ل إ ض ا ء ا ت تحرير ا ل أ ه د ا ف والتحرك على ضوئها أ ن ت د ا ر شنو أ ن ا أ د ر س ل أ ع ز ز و أ ر ف ع من م ك ا ن ة والدي هذا كلام عال ي جدا أ ن ا أ د ر س ل أ ك و ن إ ن س ا ن صالح ولا أ ح ت ا ج إ ل ى أ ح د هذا عمل رائع وهدف يعني نبيل أ ن ا أ د ر س من باب ش و و ف اليد زب ي ق و ك ف ا ل ي العليا خير من اليد السفلى أ و د ان اكون مسؤولا أ ن ا أ د ر س ل أ ن ي أ ر ي د أ ن أ ط و ح العلم و أ ن أ خ د م به ا ل آ خ ر ي ن والمجتمعات و ا ل إ ن س ا ن ي ة ج م ع ا ت م ا فيهم الكفار هذه ق ي م ة عليا حرر الاهداف و ن ه ا ي ة ا ل أ م ر كل ذلك تحت إ ط ا ر ق ا ع د ة ا ل ع ب و د ي ة وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون عندها تحرك ت على ضوء أ ه د ا ف ك أ خ ي ر ا من ا ل إ ض ا ء ا ت التي م ه م ة للشباب إ ع ل اعلاء ء قيم التضحية في حياتنا إ قيم ا ل ت ض ح ي ة في حياتنا كمسلمين لنحقق الانتماء الصادق للدين أ ك و ن بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه ا ل م ح ا ض ر ة والتي اختار لها ا ل إ خ و ة الطالب الجامعي أ و الواقع الجامعي مشاكل وحلول آ م ل أ ن يكون الطرح الذي يطرح طرح طرح إ ي ج ا ب ي ومقنع ونافع ب ا ل ن س ب ة للطلاب والطالبات بارك الله في جمعكم وبارك الله في هندستكم وفي أ س ب و ع ك م وفي إ ب د ا ع ك م وفي أ ن ش ط ت ك م ا ل ن ا ف ع ة ا ل م ف ي د ة واسال الله تعالى ج ع ل ك م خير ذخر ي ن وسند ل أ م ه ا ت ك م وابائكم و أ س ر ك م و أ و ط ا ن ك م ومجتمعاتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته トラックの外での仕事をすることによって、その後、トラックの外での仕事をすることによって、トラックの外での仕事をすることによって、トラックの外での仕事をすることによって、トラックの外での仕事をすることによって、トラックの外での仕事をすることによって、トラックの外での仕事をすることによって、トラックの外での仕事をすることによって、トラッの外での仕事をすることによって、トラッの外での仕事をすることによって、トラッの外での仕事をすることによって、トラッの外での仕事をすることによって、トラッの تحديث ع نجيب بعض إضاءات منها ا تحقيق ل و ا ا ل م ر ق ا ل د ا خ ل ي و ا ل ا ا للقوال ا ن ل شهرنا ر ع احاول ل لأسئلة ة ا ل ا ج ا ب ة يقول ل ا س ئ ل ة لك ن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 أ ن ي ر س ل و ا رسائل في الجوالات حتى بالتفكير ولا يتكلموا في التلفونات ولا يقدموا هدايا ل أ ن ه م اجانب والتعلق يمكن أ ن يحصل المطلوب ك ا ل آ ت ي هو إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتكلم معها في أ م ر جاد يتعلق بنقل ا ل خ ط ب ة إ ل ى الزواج في أ م ر الزواج فقط ي أ ت ي إ ل ى أ ه ل ه ا ويجلس معها في البيت حتى ولو كان خاليا أ ن يخلو داخل البيت في مكان مكشوف ويتكلم معها عن م س أ ل ة كيف نحن نرتب ح ن ن لزواجنا دا دا ا ل ك م قاعده ها زول ب ي ج و ا كل يوم بتونس ي ي ق و ل ل ى مالك ي ق ولدنا لها نخطط لزواجنا لا تخطط لزواجكم ولا تحرر فلسطين في زواج بخطط لو تخطط دور دا دا مبجوس ي ع ن ي ا ل أ ح ك ا م ا ل أ س ا س ي ة أ ن الخاطب والمخطوب ة أ ج ن ب ي ا ن عن بعضهم البعض هل يجوز ت أ خ ي ر الزواج أ و ت ع ط ي ل ه بسبب وحجتك مع ا ل د ر ا س ة أ ج ب ن ا على هذا السؤال ليس ب ح ج ة التعريف ا ل ص ع ي ح ا ل خ ل و ة هل الجلوس أ م ا م الناس لمناقشة؟, لمناقشه امور بين المخطوبتين تعتبر خ ل و ة أ ج ب ن ا عليه أ ف ت ق د إ ل ى علو الهمه الهم و أ ش ك و من العجز والكسل فبما تنصحني علاج الكسل وضعف ا ل ه م ة الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والنشاط ب ش ن و و ا ل ه م ة بالتهم أ ن تسعى إ ل ى ذلك ثانيا د اذا ئ م ا إ كانت لك ب ص ي ر ة م ر ت ب ط ة ب ا ل آ خ ر ة لا تفتر عزيمتك ولا يتوقف ع ق ا ؤ ك أ ب د ا أ ه م شيء أ ن ت ق و ن لديك ب ص ي ر ة و أ ن تنتقل إ ل ى ب ي ئ ة أ ص ل ح لتقديم هذه ا ل م س أ أريد أن أسألك ل ة طيب جمعية كنت عن ا ل ح ي ا ة أ ظ ن أ ن ك سمعت عن هذه م ن ظ م ة أ ن ش ا ء ا ل د ا ع ي ة الاستاذ عمرو خالد ا س أ ل ه عن حكم الانتماء إ ل ي ه ا وهي م ن ظ م ة لا تراعي الاختلاط بالرغم من ان لديه ا مشاريع المسلمه النموذيه المسلم النموذي وذلك بتصليح ب ت ع ا ا د م وعنها وهم يعني ما فهمتها علم أ ن ه ا أ ص ب ح ت منظمه الساميه دعواتي تؤثرني أ و كده المجتمع أ و تؤثر في المجتمع ت أ ث ي ر ا كبيرا عموما ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إ ث م ا ل ع د و ا ن وما أ ظ ن أ ن هذه ا ل م ن ظ م ة تبيح الاختلاط أ و تدعو إ ل ي ه لكن الناس اللي بيرعوا ا ل م ن ظ م ة في أ ي م نطق هم البوجهوها ل أ ن ا ل أ س ت ا ذ عم بخالد بعيد عنهم ماذا لهم يختلطوا يعني مثلا جات ا ل م ن ظ م ة الناس القاموا ي ب ه ا هنا يكون الناس أ ص ل ا ا خ ت ل ط ما, ما يعني ما بيرعوا لهم يدخلوا بنات معهم ا وكدا ف ا ل إ ن س ا ن يشاركهم في الخير ويعتزلوهم في الشر أ م ا بعد فقد ذ ك ر ت في الحديث الشريف بن سلم قال لعنونا ف إ ن ه ن ملعونات كيف ي ك و ن اللعن اللعن هنا اللعنه المطلق وليس اللعنه المعينه ع ن و ن تقول أ ي مدبرجه ملعونه هذا معنى الكلام يعني قولوا أ ي مدبرجه ملعونه لكن بات عينهن ع ن و فانهن ملعونه ا ت فقط ضلابة عدم جواز ل ع ن ا ل م ع ي ن ي ع ن ي م ا ت قولوا لزول واحد ة م د ب ر ج ة ا ل رسول قال أ ي م د ب ر ج ة م ل ع و ن ة انت تالقت واحد ملعونه لكن بينهم ونفسك تعتقد ان أ ي م د ب ر ج ة م ل ع و ن ة وكلم ت الناس تقول لأ أ ي مدبرجه ة ن ولكن لا تسمي وتحدد س أ ل ن ي أ ح د الشباب عن حديثه صلى الله عليه وسلم من أ ح ب فعفى فكتم فمات فهو شهيد ما معناه أ و ل ا الحديث موضوع لا أ ص ل له ثانيا لو صح أ ر ي ت الناس يعمل بهم قال لك من عشق فكتم حسن يتونسوا أن نأب هذا يكتم بعض مع بس ساعات الطبال ده م ع ن ا ه زول يعني ا ت ع ل ق ل ي ب و ح د ة ولكن ك د اكلمه ولا وقفت من, من صلاته لا عكرت عليه حياته لا شغلته عن ربه ي خ و ا ن في زول والله شاب س أ ل ن ي سؤال مضحك قال لي أ ن ا بحب لي و ح د ة حب شديد قال لي شفت اقصد ر ؤ ي ة الحب الكلام ده خ د ت في راسك بعدها ي ن بقيت هي ع ر ف ة الموضوع د ه وما منتفرج ا أ ص ل ا لما اتصل البيت قبل ما تخشى البابا بكون درتها تلفون في موبايلى وبيتونس معا لكن أ ن ا بصلي بعدين قتلى لازم تصلي قالت ل ط و ا ل ي عين ن أ ا ش خ ص ر لبيت صلي حسى انا, حس أنا خايفين ه بكون بصلي عشان هي كالي ش و ف ك ه ذ ا كيف فقلت والله ي البتل العلقتبادي والله حبث برضو خلت كويسة فكتم ي أخير ل ن ن قل لي ا بث كويسة لكن ذاته ا بيننا الشيء ذاته في الدين في ما فيه الشيء ا ب ن ت كلم و ت ي في ده الدين برضو انت اي ف ه و ا انشارك ن ت ل لا ل ه لكن تصليح الشيء كلم فكتم اصحابه كلام أ ولا ظهر فيو وعادي كويس قام مات على هذه ا ل م س أ ل ة لا ل ي ت ل و ا ا ل ز و ر العشق ق يقتلوا كان ف ي زور ق او ل يمكن ا ان يكون العشق ل ه قطعي او يمكن الله ان م و ا للهل يكون د و العشق ا ط ع ي او يمكن ان ل يكون ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة حرام ث م ح ر ا م ث م ح ر ا م و ا ل ل ت فمهارات فمهارات فمهارات فمهارات فمهارات ه م ه ا ر ا ت فمهارات فمهارات فمهارات فمهارات ل ف م ل ا ر ا ت فمهارات ح فمهارات فمهارات فمهارات ف م ل ي ا ت ا ل ا س ت ش ه ا د ي ي ة ف ه ا ت ف ص ي ل إ ذ ا ك ا ن ت في بلاد المسلمين وفي أ و س اوساط ط المسلمين نعم في ز عنده كلام ولا شنو ها كلام كانت ولا قال ما حاج إذا زرور في في طيب أ المسلمين وفي ي بلاد ل ل ا م م س نعم وتحت السلطان المسلم ولمستأمنين حتى لو كانوا حتى السلطان المسلم كفار م ص و ي ن من هذه هذا لا ل ا تجوز في الأرض لو كانت لو في بلاد أ ص ل ي ي ن لا يجوز ل أ ن هذا من جهاد الطلب وجهاد الطلب لا بد فيه من ا ل ع د ة و ا ل إ ع د ا د و ا ل إ م ا م وكذا لا يجوز ب ا ل عمله النيه ا أ م ا إ ذ ا كان في بلاد المسلمين وصار ه ذ ا ت ف ي ل ل ل التي احتلت ل ت ا ا ي من ك ف و ص الكفار ر ا وقد اختلطوا بالمسلمين ولا يوجد ط ر ي ق ة لدفع الكفار والنكايه فيهم إ ل ا بالعمليات ا ل ا س ت ش ه ا د ي ة جازت ما هي ا ل شروط وضوابط ا ل أ خ و ه في الله أ ن تكون في الله أن تحبه لطاعته و أ ن تبغضه لاستقامته و أ ن لا يكون ذ ل ك لطلب الدنيا و أ ن تقوم على ا ل م ن ا ص ح ة وعلى تصحي الاخطاء والود ما حكم ما يفعله مشطور ب الاصحاب ق ل م من تبادل اللمسات والقبلات بدعوى ا ل أ ا ل أ خ و ة ا ل ص ح ي ح ة أليس مثل هذا التعلق المذموم يعني أ ن ا افترض ان يكون في إ ط ا ر م ث ل اولاد أ مع بعض يعني شباب يعانق بعض يعني م ع ا ن ق ة ش د ي د ة أ و يعني فتيات مع بعض هذا فيه نظر لا شك أ ن ه من ا ل ن ا ح ي ة الشرعيه ة ف ي فيه نظر و ا ل أ و ل ى تركه خ ا ص ة فيما أ ش ي ر إ ل ي ه أ ن ه يفضي إ ل ى التعلق المذموم يا شيخ أ ذ ك ر لنا فوائد الزواج المبكر للطلاب والطالبات يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء ا ت ف ر ي ت ز و ج ف إ ن ه أ غ ض للبصر و أ ح س ن للفرد وفيه س ك ي ن ة و ط م أ ن ي ن ة وفيه م ع ا و ن ة على ا ل ت ح ص ي ر والاطلاع لقوله تعالى لتسكنوا إ ل ي ه ا أ ي ز و ل ما مزوج ما عنده ح ا ج ة يسكن إ ل ي ه ا لتسكنوا إ ل ي ه ا و ي ت ب ت د ع الفريق اخوانا ن الزواج ما ش ه و ة بالعكس مش النزول خلاص يعني أو اللي قالو مره اول م ر ة اللي قالت لها أن ا لتسكنوا ر بطره ج وَجَعَلَ ل لا لا لا قال علاقة بالجنس ل يقضي بَيْنَكُم ما مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ما عنده دي أصدر إ ل ي ه ا أ ن ت ب تكون مطمئن ذاتك تشعر انك تبجز المسؤول يفتح ذ ي ن ك نحو ا ل آ ف ا ع ب ج ع ل ك تتحمل ا ل م س ؤ و ل ي ة منذ الصغر ب ج ع ل أ و ل ا د ك يكبر م ن ب ق د ر ك وانت وإنت ل س ه صغير يعني ولدك ممكن فعلا لما تكبر تلقى ولد بقى ي زور كبير يعني أ ن ت عمرك أ ر ب ع ي ن سنه ة ز و ج عمرك ع ش ر ي ن سنة عمرك ر أ ب ع ي ن س ن ة ولدك عمره سنة سنة عمرك ع م ن ة عشرين س ن ة عمرك ستين ولدك بيقى عمرك ه أ ر ب ع ي ن أ ن ت بقيت يعني مكسر بعدك ولدك بيكون بقى ي موظف كبير الفوائد ك ث ي ر ة جدا هذه ا ل أ ي ا م أ س ب و ع المهندس فيها تبرج شديد جدا وغناء وحفلات ر ا ق ص ة نريد ن ص ي ح ة عن الغناء والاختلاط يخوانا الشديد ليلة فيشه نصيحة جايانا ولا كيف اليوم ولا في يخوانا يجوز يجتمع الموسيقى المثير الختام قالوا ولا ولا ولا عموما والمؤجد للشهوات انت النجل حرام الحرام زائد الغناء المثير للغرائز لكن لتحقه للمعرض قلت مش مش وبنات ق د ا م ك ي ا خ د ه ما فضل إ ل ا أ ن ينطبق فيهم قوله تعالى إ ن الذين يحبون أ ن تشيع ا ل ف ا ح ش ة في الذين آ م ن و ا ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما هل يجوز ل ل م ر أ ه ان تقف في المعرض ا ل أ ك ا د ي م ي وتشرح للطالبات والطلاب مع العلم أ ن ه ا تلبس اللبس الشرعي م ن ق ب ة هل من ح ا ج ة لهذا هل في ح ا ج ة إ ذ ا كانت في ح ا ج ة بالجزء يعني مافي غيره أ و هي ا ل أ ع ل م بالجزء اذا مافي ح ا ج ة ما بالجزء ل أ ن ه هذا مرتبط ب ا ل ح ا ج ة من إ ش ك ا ل ا ت الواقع ا ل ج ا م ع روايه الافكار ا ل ه د ا م ة ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ش ي و ع ي ة وهذا جانب الشبهات في تقديرك ان ا ل ع ل م ا ن ي ة في مجتمعاتنا ا ل ر غ ب ة في الانحراف والسلوك والرقص والهجيج أ ك ث ر من أ ن ن ا ف ك ا ر جيب لي واحد عنده أ ف ك ا ر أ ك ب ر ا ل قياده ا جبلي واحد في الجامعات دي عنده أ ف ك ا ر ع ش ا ن أ ن ا ناقشه مافي زرع أ ف ك ا ر ز ا ت ه أ ن شغلتي ا ل إ س ل ا م بخيب هم د ا ر ي ن لو حاجر بوس ويغنو كلام زيتا اذن قيود م ا د ا ر يصليو يتعبرو بدايه ت ه ر بزر خارج داري ي ش ر ب مريس ة و داري ي ش ر ب عربي بس م ا ل ت ر ا ث وداري عمل ح ي ا ت فارغس وردزرع ي ن عنده افكار, الإس... أل... ما عنده أفكار. ما في أفكار. ما... والله أ ن ا ا ل آ ن أ ك ا د أ ج ز م انو الجامعات تما مافي افكار لكن اذا في هذا ا ل ش ي أنه يعارض ق ا ع د ة ا ل ع ب و د ي ة أ ن ا د ا ن ز و ل يقول أ ن ا ع ل م ا ن ي أ ق و ل اسمع أ ن ت فوق الله علماني ولا تحت الله تحت الله كلام الله ل مش فوق لا مش بمش ها طيب ما نقدر ا ل إ س ل ا م فشن اي حاجه مش بيها كان قال لي فوق الله يكبد زور كافر ملح ي تاني يتفهم معه ب ط ر ي ق ة ت ا ن ي ة ن و ر ي و انه طالب يمشي د و ر ة المياه ويجوم مغص ويبول ويعي ويعمل ما ممكن يكون فوق رب العالمين ن ه ا ئ ي ا نقنع بعدك ب ط ر ي ق ة ت ا ن ي ة لكن وريني、الأفكار. افكار أ أ ف ك ا ر وين هل ما صدر من فتوى اللجنه ما... فتو... ا ل د ا ئ م ة حول كتاب الشيخ علي حسن يوجب عدم مجالستهم خ ا ص ة أ ن ه م في زار السودان لا ننصح بهذا يقدس إ ل ي ه م وينصف كما ينصف ب ق ي ة العلماء ماذا يفعل في أ ه ل العلم نجتنب أ خ ط ا ئ ه م ولكن لا ننشرها ولا نروج أن أو أو أو ولا نطعم فيهم ولا يمنع هذا من أ خ ذ العلم عنهم قال نبي سلم لابي ه ر ي ر ة عن الشيطان صدقك وهو كذوب حيقروا شنو صح البخاري كتاب الاعتصام بس بالكتاب و ا ل س ن ة وكتاب ا ل إ ي م ا ن في شنو هذه الا تكون, تكون حزبيه لكن هذا ليس من الدين إ ذ ا كان نحن نقول عن سيد قطب مع ما كتب وعنده من ا ل أ ش ع ر ي ا ت ا ل و ا ض ح ة والخلل الواضح نقول يؤخذ عنه ل أ ن ه اجتهد و أ خ ط ا لا يؤخذ خ ط أ ه ل أ ن منهجنا كاهل س ن ة لا نعصم ولا نؤثم ولا نهجر الحسنات وطلاب الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي مع ما عليه من م ملاحظات عندهم من الحسنات ا ل ك ث ي ر ة في ت م ز ي ز ا ل س ل ف ي ة عن غيرها و ن ص ر ة ا ل ع ق ي د ة و ا ل س ن ة ونشر التراث ما ليس عند غيرهم أ ت ه د ر حسناتهم كلها ل أ ج ل كتاب أ خ ذ ه عليه علماء لا أ و ا ف ق على هذا الكلام ولا أ ر ا ه بل هذا من عدم الانصاف ولاجرمنكم ش ر ع ن قوم على أن ل ا تعدلوا ع د ل و ا هو أ ق ر ب للتقوى والغريب يا اخوانا ن الزور الضدهن قد يروج ل أ ش ي ا ء زي دي لما يروجوا ل أ ش ي ا ء برط مؤاخذه من العلماء ضد ناس هم ب ي ع ت ب ر و ن ق د و ة لهم يقول لك لا بدي عندهم حسنات والعلماء واحترامهم و ا ل ف ت ن ة والتحزب يا اخوانا ن نحن ك أ م ة م س ل م ة نحن ا ل آ ن نتناقشوا في انو يتحالفوا كمسلمين مع ا ل ص و ف ي ة لرد العدوان والكفر ا ل م ت ا ل ا ل ا م جوقران تجي نزعلي عبد الحميد تراهم وتشتغل يعني ضدهم وتقول هذا لا اوافق عليه قلت يا شيخنا لا اختيار للعبيد كيف يكون التسير و ا ل ت خ ي ر ف ا ل إ ن س ا ن مخير في بعض ا ل أ م و ر صح مسير في اختياره للحق ولكن لا اختيار للعبيد إ ذ ا رضوا بالعبوديه أ ن ي أ خ ذ و ا بالشريعه و أ ن يعملوا بها والدليل لا خ ت ي ا ر للعبيد معناه انك اقريت ب ا ل ع ب و د ي ة تنفس كما, كما نفسته الله سيلزمك تنفس أه؟ لكن بيدخلك النار لا خ ت ي ا ر للعبيد داخل ا ل ش ر ي ع ة يعني بعد ما يقول هو ا ل ش ر ي ع ة هل عندك حق تختار تقول دا ينفع معي اما الاختيار الذي يتكلم عنه أ ن ت تتركه زنا وزواج بدمج على الزواج باختيارك الإسلام. اختيارك للزواج لما اخترت الزنا انت اذا زودت باختيارك عفيت نفسك عن ا ل ز ن ة باختيارك ابتعدت عن الحرام باختيارك ابتعدت عن الحرام وفق الشريعه وفقش اذا أ ن ت خضعت لله ل أ ن ك عبد لاختيار لا العبيد طيب ما دورنا نحن الفتيات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 أ و بني إ خ و ا ن ه ن أ و بني أ خ و ا ت ه ن أ و أ و التابعين غيري ا ل ي ا ر ب ة من الرجال أ و الطفل الذين يظهروا على عورات النساء ي ا ت ف و ن إ ن ي ت ه ما حكم ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة حرام ما حكم ت أ ج ي ل الزواج ب ن س ب ة الفتيات أ ج ب ن ا ما الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف الفرق بين المؤمن بين القوي والمؤمن الضعيف أن المؤمن القوي ي أ ت ي كل الطاعات والواجبات ا ل ظ ا ه ر ة والمؤمن الضعيف كذلك لكن المؤمن القوي يجاهد و ي ل ش ر ويؤذى في الحق ويصبر وذاك يؤثر ا ل س ل ا م ة ما هي العوامل المساعده لقيام الليل اجتناب المعاصي بالنهار و ا ل ن ي ة و ا ل إ ر ا د ة و م ع ر ف ة الفضائل ما هو اسم ا ق ص ة الطبيبات نتمنى لكم من هنا ان شاء الله بعدين شخص يصلي في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ف ر أ ى من ا ل إ م ا م لمعه فما موقفي في ا ل ص ل ا ة فهل ص ل ا ة ا ل إ م ا م ا ل ص ح ي ح ة ص ل ا ة ا ل إ م ا م ليست ص ح ي ح ة لمعه يعني لقى محل ما وصل الماء من الوضع و والصواب أ ن يخبره و أ ن يتم غيره ا ل ص ل ا ة من ا ل م أ م و م ي ن هناك العمليه ا ل ت ف ج ي ر ي ة التي استهدفت مئه و ث ل ا ث ي في العراقيه أ ر ا د و ا الانتباه للسلطه ا ل ع ر ا ق ي ة هذا يدخل في التفصيل الفائت ولكن يناد عليه اجتناب قتل المسلمين حتى الذين فيهم شبهه الاسلام ا ل أ و ل ى اجتناب هذه ا ل م س أ ل ة ما حكم تصوير الذبح وعرضه وما م صحت ل ة السيدة أن صفية ق ط ع م ان صحة أ السيده ص ف ي ة قطعت ر أ س اليهود ي وقذفت به خارج ا ح س ن بني سليم هذا صحيح. الإخواننا الإشكال صحيح نرجو ا ل إ ع ل ا ن عن م ح ا ض ر ة ك ي ف ي ة تغسيل وتكفين ا ل م ي ت ة بالمعرض الاسلامي إ س ل م ي ق م ا ح ج ب بعض هذه ا ل ح ا ض ر ة ل وتكفيل الميت الميتة لطالبات لعما الطلاب في في في سؤال ثاني؟ أه؟ طيب قلنا الإشكال الذبس ليس لا الجواز ذبح النبي كل أو إخوانا إخوانا أو أنبت هناك في طيب ثاني طيب يا يا حيث بني قريضة جائز جائز جائز من من منه ذبح إنه ضبحوا عمل لهم حفره ة ضباحوا اي ل أ زول إلا, الا حتى في ا م ر أ ة ذبحت ل أ ن ه ا يعني قتلت كل من يطلع انبت يعني يعني ذبح ليس الاشكال في ذلك ا ل إ ش ك ا ل في أ و ل أ ن ه ليس الاصل الثاني يباح إ ذ ا تحققت ورجحت و... مصلحته على مفسدته فلو س أ ل ت ن ي ق ل ت ل ي ص ف ي ة قتلت اليهودي وذبحته أقول لأن اقول ل ل م ص ح لان أقول لأن ل ل م ص ح ا شنو ر المصلحه ج ح ة إذا صارت ا ة غير راجحة ل أ ن هذا من م أ و راجحه ل على المصارف المفاسد المفاسد الأولى الأولى ح ر أكبر تركه ب وهذا يتوقف شنو وهي إذا كانت المفاسد أكبر الأولى شنو؟ الأولى ترك وهي مسألة ت نرتدي ه بهذا أبوالله ا القدر الله فيكم. والسلام د ي وفقية فيكم عليكم ة ر م ة الله ا و ب ر ك ت